الجزء السادس عشر صمتت أزيل قليلا بعدما طلب خالد منها أن تحدد له نسبة مخزونه من الذكاء ثم نظرت إليه وتأملته كثيرا ثم أمسكت برأسه وأمسكت ثانية من جلده بين إصبعيها خالد إن مخزونك الآن لا يتعدى ستمائة وخمسين بعد سنزافك الكثير من الوحدات في تفكيرك فصمت ثم سألها مجددا وكم يتبقى لامراه الحاكم حتى تضع مولودها فاجابته أعتقد أنه يتبقى شهران وعشرون يوما أكثر أو أقل بأيام بعدها نظر إلى اياد هل سيستغرق حفر هذا النفق عشرون يوما فقط؟ فابتسم اياد أعتقد ذلك وإن شئت أحضرت هؤلاء العمال من الغد فصمت خالد وقد طال صمته تلك المرة ثم نظر إليهم أريدكم أن تتركوني وحدي فابتسمت اسيل خالد أريد أن أبقى معك فوضع وجهها بين كفيه برقة أريد أن أكون وحدي أسيل عليك أن تعود إلى المسكن مع يامن الآن أريد أن أتخذ قراري بمفردي ثم نظر إلى يامن اصطحب اسيل إلى المسكن وأنا سأتبعكما لاحقا ثم نظر إلى اياد وشكره على تفكيره في إيجاد الحل له، ثم غدروا جميعا. غادر اياد ومعيام وأسيلة التي ظلت تتلفت وهي تسير مبتعدة عن خالد، وتنظر إليه حيث يجلس وكأنها لم ترد أن تفارقه حتى اختفى عن ناظرها. بينما جلس هو على صخرة عريضة أمام ذلك السور، ينظر إليه ويفكر فيما أخبره به اياد ويتحدث إلى نفسه: إما البقاء في زيكولا أو العودة إلى بلده وهو غبي. ويسأل نفسه هل يجد ذلك السرداب حقا إن عبر هذا السور أم أنه سراب سيظل يطارده ثم يبتسم ويتحدث إلى نفسه وكأنها شخص أمامه يحدثه ويقنعه انت شايف في حالةني، تاني زي ما قلت قبل كده ما بقاش فاضل غير المجسفة ثم ضحك وأكمل مناقشته لذاته قررت يا خارد ترجع بلدك معك ميت وحدة ذكاء بس ولا تبقى هنا طول حياتك لو أفئت على آله لازم تحس بلذه اللحظات دي لأنها ممكن تكون آخر لحظات ذكاء عيشها ثم عاد بجسده للخلف وأسند ذراعيه خلفه وتذكر جده حين كان يبتسم ويداعبه صغيرا ويخبره بأنه ذكي حتى كبر وعاد إليه يوما بعدما لم يجد وظيفة بشهادته وأخبره أنه لا فائدة لذكائه في بلده ماذا يفعل به؟ لا شيء يبتسم ويتحدث إلى نفسه بصوت مسموع مش هتفرق كتير لما رجع لبلدي إذا ما بيختلفش عن الغاب كتير يشعر كمشتاق إلى جده وإلى رؤيته ويعلم أنه لم يشغله عن التفكير سوى, سوى سعيه للعودة إليه من جديد وينظر إلى الصور ويحدثه بصوت هامس أنت الحاجز الوحيد بيني وبين اللي بحبهم ثم نظر إلى البيت الذي يسكنه الخادم وأنت الحل الوحيد اللي هيخليني أشوف اللي بحبهم ثم أمسك برأسه ومرر شعره بين أصابعه وتحدث أصعب قرار بحياتي أصعب قرار أتقرر إيه خالد هتقرر إيه وظل هكذا لا يتوقف عقله عن التفكير حتى اقترب الليل من الزوال وبدأ خيط النهار يظهر فنهض واتجه إلى المسكن الذي يسكن به يامن وأسيل وما إن وصله حتى دلف إلى غرفة يامن فوجده نائما فهمس إليه يامن يامن فلم يستيقظ فنكزه بيده حتى فتح عينيه وكذا يتحدث فأشار إليه خالد أن يصمت وتحدث بصوت خفيض أسيل في الغرفة المجاورة ولا أريدها أن تصعو إن كانت نامت من الأساس فنهض يامن وجلس على سريره فاتحا عينيه بصعوبة حتى أكمل خالد بصوته المنخفض أريد أن أتحدث إليك حسنا فأكمل خالد لقد اتخذت قراري فنظر اليه يامن ينتظره أن يكمل حديثه سريعا حتى أكمل أرى أن على حق ساعبر سورة زيكولا من خلال النفق فقاطعه يامن خالد وذكاؤك فأجابه لقد فكرت كثيرا في ذلك لقد أخبرنا اياد أن حفر ذلك النفق سيستغرق عشرين يوما وسيعطينا ذلك الخادم البيت حتى يوم زيكولا حتى يعود أصحابه إن عادوا فقاطعه يامن نعم سيعودون هكذا تجار زيكولا خبر يوم زيكولا قبله بأيام فاستعد كل من يريد العودة حتى يفتح باب زيكولا فيدخلونها فواصل خالد حديثه هذا ما أقصده يتبقى على يوم زيكولا شهران وعشرين يوما سيحفر ذلك النفق ولكن لن أغادره حتى يوم زيكولا إنهم ثمانون يوما إن عملت هنا مقابل ستة وحدات باليوم سأوفر حتى يوم زيكولا ربما ربع مائة وثمانين واحدة ما تبقى لدي من المائة سيكون لدي ما يقارب من ستمائة وحدة أي أنني لن أختلف كثيرا حين أخرج من النفق وستنفعني كثيرا تلك الوحدات حتى أصل إلى سرداب فريك فابتسم يامن. من إنه قرار حياتك يا صديقي ولا دخل لي به ثم أكمل إنك ذكي حقا يا خالد وكمانا مسرور بذلك فأنت ستبقى معنا شهرين آخرين خشيت أن ترحل بعد عشرين يوما فقط فابتسم خالد هذا إن وضعت زوجة الحاكم ذكرا ربما تطول المدة إن وضعت أنثى وانتظرنا يوم في موعده الأساسي بعد خمسة شهور فابتسم يامن الآن أتمنى أن تضع أنثى ابتسم خالد ثم زالت ابتسامته أردت أن أحدثك بعيدا عن أسيل لأنني لا أريد أن أسبب لها الكثير من التعب وأخشى أن يؤثر ذلك على عملها كطبيبة زيكولا الأولى اليوم سأفقد ذكائي. سأصبح من عداد أغبياء زيكولا وفقرائهم لن أستطيع التفكير وإن فكرت ربما ستكون قراراتي غبية ثم نظر إليه وأمسك بذراعيه يامن من اليوم أنت من ستتخذ أي قرار يخصني. فسأله يامن مندهشا أنا؟ فأجابه خالد نعم أخشى أن يكون تفكيري بغباء يسبب الكثير من المتاعب ولهذا سأحملك مسؤوليتي بعد اليوم سأطيعك مهما كان قرارك بالطبع ستكون أفكى مني فصمت يامن وفرك شعره إنها حقا مسؤولية كبرى فأكمل خالد ما عليك سوى أن تجعلني اعمل حتى أسترجع ذكائي فإن فعلت ذلك فلن أنساه طوال عمري ثم هدى صوته واقترب منه أريد أن أخبرك بشيء آخر يامن إنني أحب أسيل وأخشى أن أكون غبيا فتبتعد عني سأطيعك فيما تراه أن أفعله اتجاهها ايضا فرد يامن أرى أنها تحبك أيضا وتحبك كثيرا فابتسم خالد أعلم ذلك ولهذا فكرت أن اخذها معي إلى أرضي لقد فكرت كثيرا في ذلك ولكني أتردد أن أخبرها بحبي لها وقررت أن أخبرها بذلك حين أجد طريقة ممهدا لعودتي إلى بلدي سأتركك وقتها تخبرني ماذا أفعل فابتسم يمين. أتمنى لكما السعادة يا صديقي فابتسم خالد حسن لننهض علينا أن نذهب إلى إياد وأعتقد أن أسيل قد استيقظت لا تخبرها بشيء مما قلناه فابتسم يامن وقد نهض حسنا استيقظت اسيل فوجدت خالد ويامن في انتظارها فسألت خالد على الفور هل اتخذت قرارك فابتسم خالد نعم لقد قررت ان أجازف وأفعل ما أخبرنا به اياد فصمت أسيل حتى أكمل وسأنتظر حتى يوم زيكولا حيثما كان بعد ثمانين يوما أو بعد خمسة أشهر وسأعمل كي أسترجع جزءا كبيرا من ذكائي حتى عودتي فسألته وقد بدا الحزن على وجهه ألم تجد حلا آخر؟ فهز خالد رأسه نافيا فسألته مجددا ولماذا لا تنتظر حتى تعمل أولا فيزيد مخزونك ثم تحفر نفقك قبلها بايام وتحافظ على ذكائك كما فعلت حين اشتريت كتابك فابتسم خالد ابتسامة حزينة فكرت في ذلك ولكنني أصبحت أعلم جيدا طبيعة أهل سيكولا ومدى انتهازيتهم كلما اقتربنا من ذلك اليوم سيطلب من يحفرون نفق الكثير من الأجر ربما يطلبون ضعف الثلاثمائة واحدة أو ضعفين ثم نظر إليها وابتسم سأكون بخير يا أسيل سأكون بخير أريدك فقط أن تكوني معي فابتسمت أسيل حتى تحدث يامن هيا علينا أن نجد اياد لم يكد يكمل جملته حتى وجدوا إياد يدخل عليهم فابتسم يامن كنا في طريقنا إليك فضحك اياد أعلم ذلك ولذا أردت أن أوفر القليل من الوقت ثم نظر إلى خالد هل اتخذت قرارك؟ فرد خالد نعم وسأترك لك المسؤولية لمتابعة ذلك النفق وسأعطيك مقابلا ولكنه ليس كبيرا وليس الآن فابتسم اياد لا بأس ثم أكمل كنت أعلم أنك ستقرر ذلك ثم تحرك خطوات إلى الخارج وعاد معه فتى ملابسه باليه ثم أشار إلى خالد وحدث الفتى إنه من يريد أن يستأجر بيت سيدك فتحدث الفتى حسنا ولكن سأكررها إلى يوم زيكولا فقط بل اليوم السابق له حتى يوم يفتح باب زيكولا. ان هذا سيدي فلن يترككم لحظة واحدة ببيته وربما يقتلني إن علم أنني من أدخلتكم بيته فأمى خالد إليه برأسه موافقا دون أن يتحدث ثم نظر إلى إياد ومتى يأتي عمالك؟ فهم إله إياد سيأتون بعد قليل لا تخبر الفتى بما سنفعله أسفل بيت سيده ربما يضيع كل شيء إن علم بذلك سيأتون بعد أن يرحل بعدها نظر خالد إلى الفتى حسنا أستأجر منك البيت حتى يوم فتح باب زيكولا مقابل مئتي وحدة فابتسم الفتى وأخرج مفتاحا حديديا كبيرا وهذا مفتاح بيت سيدي وما إن أخذه خالد حتى شعر بألم شديد برأسه فنظرت إليه أسيل في لهفه واقتربت منه مادم امسك برأسه تماسك أرجوك تماسك أعلم أن اليوم شاق عليك فلم يرد وظل ممسكا برأسه وبدأ شحوب جلده يزداد حتى سألته مجددا خالد هل أنت بخير؟ فأجابها خالد بصوت منخفض نعم ولم يترك رأسه حتى مر قليل من الوقت وقد خرج إياد وعاد مجددا وتحدث إليه لقد أتى زعيم العمال الذين سيحفرون ذلك النفق ولكن يريد أن يأخذ الثلاثمائة واحدة دفعة واحدة هل ستعطيهم أجرهم دفعة واحدة كما طلبوا؟ فنطقت أسيل على الفور لا لن يدفع لهم ثلاثمائة واحدة الآن فأمسك خالد بيدها ثم تحدث إلى إياد هل يأخذون أجرهم دائما هكذا؟ فرد إياد نعم وهذا ما سيجعلهم يكتمون أمر ذلك النفق الذي قد يودي بحياتنا جميعا فنطق خالد في صوت هادئ حسنا سأعطيهم ما يريدون فصرخت إليه أسيل خالد إن هذا قد يودي بحياتك فابتسم إليها خالد إنني قوي سأدفع لهم ما يريدون سواء الآن أو بعد ذلك ولا أريد أن يخبر أحدا فتحدث أيان حسنا سأدخله إليك الآن ثم ذهب معهم إلى ذلك البيت لأنهم سيبدأون عملهم من اليوم وأنت ستواصل عملك وستجد النفق كاملا بعد عشرين يوما وقد أكدوا لي ذلك أيضا بعد أن تغادره متى تشاء سأجعلهم يملؤون جزءه القريب من البيت بالصخور مجددا وأتمنى أن يثير ريبة صاحبه حين يعود إليه حتى إن حدث ذلك فلا يهمنا سوى أن تغادر وحسب فحدثه خالد حسنا أدخله خرج اياد وعاد مجددا ومعه رجل ضخم شعره مجعد وشاربه كثيف وشفته غليظتان وبياده آلة حفر يدوية سنها حديدي مدبب تخرج منها عصا خشبية سميكة ثم نطق بصوته الغليظ إننا نريد ثلاثمائة وحده الآن فتحدث إليه خالد لا أريد أن يعلم أحد بذلك أبدا فرد الرجل وقد تقوس حجبه: حسنا كما تريد إننا نعلم كيف نصون السر جيدا فابتسم خالد حسنا لكما تريد فابتسم الرجل وهم ليغادر قائلا سنبدأ العمل اليوم وسترى كم نحن بارعون ثم غدر هو اياد الذي أخذ المفتاح الحديدي معه أما خالد فامسك رأسه من جديد وتزايد الضربات قلبه وتصارعت أنفاسه وزاد شحوبه للغاية وشحبت أنفاسه وشحبت شفتاه واحمرت عيناه ونهض من مكانه وصار مترنحا بين أرجاء المكان ونظر إلى يامن وأسيل في ذهول وترنح مجددا وأمسك برقبته كأنه يختنق وقد برزت عيناه وأسيل تناديه وقد تساقطت دموعها خالد عليك أن تصمد لم يفعل أحد من قبل مثل ما فعلت خالد ستصمد إنك قوي أعلم أنك ستصمد ثم أمسكه يامن خالد ستعود إلى بلدك ستعود قويا كما كنت ستسترجع ثروتك وخالد ما زال يتحرك ويهذي ولا يحس بشيء من حوله وينظر إلى ذراعه التي أصبحت صفراء شحبة وإلى كفيه اللتين ارتعشتا قليلا ثم أرد أن يتجه نحو الباء وما إن تحرك خطوات نحوه حتى سقط على الأرض وظل جسده ينتفض وقد ضمت أسير رأسها إلى صدرها ورجلاه تنتفضان بقوة حتى هدأتا رويدا رويدا وأغمض عينيه فنظرت أسيل باكية إلى يام كنت أعلم أن ذلك سيصيبه ولكنني لم أكن أعلم أنني لن أستطيع أن أراه هكذا وسادت دمومها ومررت يدها فوق شعره وأكملت إن اليوم سيكون أصعب أيامه في زكولة إن مخزونه الآن لا يزيد عن مئة وحدة عليه أن يأخذ قسطا كبيرا من الراحة اليوم فرد يامن حسنا سأتركه ينام حتى الغد وأنا سأذهب كي أرى عملنا الجديد لابد وان نعمل من الغد لقد أصبح هدف الآن أن يستعيد خالد ذكاءه قبل أن يغادر زيكولا وسأتابع مع اياد أيضا حفر ذلك النفق فابتسمت أسيل وما زالت دموعها على خديها حسنا عليك أن تحمله إلى سريره الآن وأنا سأظل بجواره حتى تعود غضر يامن بيت ضيافة الطبيبة بعدما حمل خالد إلى سريره وترك بجواره أسيل التي ظلت تنظر إليه وتحاول أن تتمالك نفسها من البكاء مجددا وتسكب القليل من الماء البارد على يدها ثم تمررها على وجهه وعلى لحيته الناعمه ثم على شعره الناعم وخالد مغلقة عيناه ويهذي بكلمات غير مفهومة وأسيل تنظر إليه وتتذكر حين اصطدم حصان عربتها به ورأته لأول مرة ثم تتذكر حين قرأت كلماته التي كتبها عنها وأنها حورية زيكولا، وتمسح مجددا وجهه بالماء وابتسمت حين تذكرت حديثه إليها حين رأى نجما لامعا فريدا وأخبرها بأنه قد سماه أسيل تشعر بأنها تراه أمامها كما رأته حين وقف أمام عمال المنطقة الشرقية كقائدهم وجعلهم بكلمات منه يتخلون عن خوفهم ويتحدون ضد أخيه وحدة الحماية. وبدأت تتحدث إليه بصوت هادئ. ستكون على ما يرام يا خالد. ستكون بخير. ثم نهضت لتحضر المزيد من الماء. فوجدته يهذي ويعل صوته. جدي. منى. منى. جدي. فتوقفت قدمها حين سمعته. ثم أكملت طريقها لتحضر الماء. حتى عاد يامن. وظلا بجواره ساعات طويلة دون أن يغفو له جفن حتى مر ذلك اليوم في صباح اليوم التالي فتح خالد عينيه فوجد أسيل ويامن بجواره فضحك فسألهم لماذا تجلسون هكذا فابتسم يامن وابتسمت أسيل وردت لقد أصابنا القلق فحسب فصمت خالد ولم يتحدث بعدما نظر إلى ذراعه ثم نظر إلى يامن وحدثه بصوت هادئ هل بدأ العمل؟ فاجابه نعم لقد بدأوا بالأمس فسأله مجددا ونحن لماذا لا نعمل معهم فابتسم يامن لدينا عملنا فصاح به في غضب ولماذا نجلس هنا فابتسمت أسيل ونظرت إلى يامن نعم لماذا تجلساني هنا هيا الى لعملكما فنظر خالد إلى أسيل مندهشا ألا نساعدك فابتسمت كنت أتمنى ذلك ولكن مرضى تلك المنطقة أغلبهم من النساء لقد وجد يامن لك عملا ستوفر منه ستة وحدات باليوم فركل يامن بقدمه حسنا هيا بنا إلى العمل فضحك يامن حسنا يا صديقي انتظر حتى أخسر وجهي بالماء مراك أصبحت متسرعا قليلا اتجه خالد مع يامن إلى عملهما الجديد في المنطقة الغربية وخالد يسير واجما وقد بطؤت حركته وكلما صار بمكان ما تلفت حوله كثيرا وظل يسأل يامن الكثير من الأسئلة والتي أجابها له يامن من قبل ويامن يبتسم ويجيبه مجددا حتى وصلاه إلى عملهما الجديد فتحدث إليه يامن هنا سنكسر الصخور مثلما ما كنا نكسرها في المنطقة الشرقية أتتذكر؟ فرد خالد نعم أتذكر فأكمل يامن حسن أعلم أن كفاءتك ستكون أقل ولكن ما عليك سوى أن تقلدني في عملي إنه عمل لا يحتاج إلى ذكاء وحين ننتهي من عملنا سننال أجرنا ثم نذهب إلى إياد لنرى النفق يا صديقي مدى خالد يعمل مع يامن؟ وكان كفاءته أقل كما أخبره وكلما اشتد بعمله زاد تعبه وإنهاكه وأراد أن يستريح. فيحدثه يامن بأن يعمل مجددا ويحمسه هيا يا خالد هيا إنك بحاجة إلى كل وحدة فيعمل مجددا ويحاول أن ينافس يامن ولكنه لا يستطيع فيهدئ يامن من عمله ويكسر مثله ببطء ثم يحيي له بأنه من تفوق في المنافسة حتى انتهيا من عملهما وأخذ أجرهما واتجها إلى ذلك البيت الذي استأجره فوجدا اياد هناك بمفرده وعمال الحفر قد انصرفوا فسأله أين العمال؟ فأجابه اياد إنهم قد انصرفوا لن يستطيع أن يعمل مع هدوء الليل إن الضجيج النهار يستر خلفه ضجيج الحفر فصاحبه خالد غاضبا إننا نريد أن نسرع فأشار يامن إلى إياد بأن يهدئ من حديثه وأن خالد ليس كطبيعته ثم أمسك بيده وتحرك بهما إلى إحدى غرف الطابق السفلي انظر لقد تخلص اليوم من أرضية تلك الغرفة ومعها الطبقة الصخرية الصلبة إنها أصعب ما في الأمر بعد ذلك أعتقد أن الحفر سيكون سهلة وسينتهي في موعده بعد عشرين يوما ثم نظر إلى خالد اطمئن سأجعلهم يعملون ليلا أيضا ولكن مع اقترابهم من نهاية النفق ثم ضحك من سيزيل تلك الصخور والرمال التي سيخرجونها من النفق غيرهم؟ فهدا خالد وهم للمغادره افعلوا ما تشاؤون ثم نظر إلى يامن يامن أريد أن أعود إلى المسكن فابتسم إليه يامن في هدوء حسنا يا خالد سنعود ثم نظر إلى اياد اياد إن مصير خالد مصيري لن أصيك فضحك اياد لا أنسى أنني سأنال اجرا لمتابعة هؤلاء العمال <تصفيق> توالت الأيام يوما تلو الآخر وخالد يعمل مع يامن ويترك كل ما يريد أن يأخذ قرارا بشأنه إليه ولا يناقشه بشيء ولا يريده فقط أن يعمل وينال أجره ثم يتجها إلى اياد ومن معه من عمال وتأتي إليهم أسيل حين تنتهي من عملها وخالد ينظر إلى ما يفعلونه من بعيد ولا يتدخل بعملهم مطلقا وقد تعمقوا بالأرض مسافة عمودية قد تصل إلى مترين ووضعوا بها سلما خشبيا صغيرا ومنها بدأوا يحفرون نفقا أفقيا وقد اندهشت أسيل حين نزلت تلك الحفرة ونظرت إلى النفق الأفقي وتعجبت من تلك البراعة التي يحفرون بها وكلما حفروا مسافة معينة دعموها بالأخشاب حتى لا ينهار ما فعلوه وتنظر إلى خالد ضاحكه لقد بدأ العمل بحق يا خالد ستحقق أمالك قريبا ثم نظرت إلى أياد وطلبت أن تتحدث إليه بعيدا عن خالد ثم سألته هل يستطيع أن يسير بذلك النفق فضحك أياد بالطبع لا إن ارتفاع النفق ليس كبيرا لا يتجاوز مترا عليه أن يزحف به أو يتحرك على ركبتي إنها ليست مسافة كبيرة فصمتت أسيل ثم سألته مجددا حسنا وماذا عن تهويته؟ أخشى أن يختنق بداخله فابتسم اياد أرى أنك تخشين عليه كثيرا لا أرى أنها مشكلة على إطلاق إن النفق سيكون مفتوحا من الجانبين، وهذا بالطبع سيمرر الهواء وأعلم أن نفق لا يصلح للسير به ولكن في الوقت ذاته لن يكون ضيقا للغاية حتى يسبب اختناق خالد فردت أسيل أتمنى ذلك واستمرت الساعات في مرورها ومرت الأيام معها وخالد يواصل عمله والعمال يحفرون نفقه ويسرعون في عملهم دون أن يدري أحد بما يحدث تحت الأرض الخالية بين السور زيكولا والبيت القريب منه يحفرون نهارا ويتخلصون من صخور الحفر ليلا ويامن يزداد الأمل أمامه وكلما نزل ذلك النفق زحف على ركبتيه أمطارا به ومعه شعلة من النار يضحك يتحدث إلى خالد الذي ينتظره عند فتحة ذلك النفق ويعلو صوته إلي انظر يا خالد لم يعد سوى مسافة قليلة إلى سور زيكولا. انظر يا خالد ستخرج من زيكولا كما تريد وخالد يستمع إليه ويبتسم ويتحدث إلى نفسه سأخرج يا يامن سأخرج وتمر الأيام أكثر وأكثر وأسيل تنهي عملها كل يوم لتذهب إلى ذلك النفق فتجد خالد ويامن هناك فتجلس بجوارهما ويدعي بني خالد ولا يتكانه حتى يعود معهما إلى ذلك المسكن دار الطبيب بعدما رفض أن يسكن بالطابق العلوي بالبيت ذاته وقد وافقاه فيما أراد حتى جاء اليوم الثامن عشر من بداية الحفر وكان خالد يجلس مع يامن بمفردهما فنظر إليه يامن لقد أخبرتك من قبل أنني أحب أسيل فرد يامن مبتسما نعم فأكمل خالد لم يعد يتبقى على إتمام النفق ومروره أسفل سور زيكولا سوى قليل وأنا أود أن أخبر عسيل بأنني أحبها وأن أطلب منها أن تأتي معي إلى بلدي فابتسم يامن ما زال هناك وقت حتى يوم زيكولا. فصمت خالد ثم نظر إليه أعتقد أنني تأخرت كثيرا كي أخبرها بذلك أرى أن الوقت قد حان لتعلم كم أحبها فسأله يامن هل تريد أن تخبرها بذلك الآن؟ فاجابه لا أعلم ما أعلمه أنني لا أمتلك من الذكاء سوى مئتي وحدة أو أكثر قليلا وأخشى أن اكون أكون ذكيا في حديثي معها فابتسم يامن إنها تعلم من أنت يا خالد وهي تحبك فابتسم خالد ابتسامة حزينة أريدك فقط أن تخبرني ماذا أفعل كنت أظن الأمر سهلا ولكنني لا أجده بتلك السهولة أخشى أن يكون تواجدها معي تعاطفا ليس حبا فصمت يامن قليلا ثم ضحك حسنا سأخبرك ماذا تفعل ثم سأله أين أوراقك التي كنت تكتبها فأشار خالد إلى أغراضه إنها هناك بين أغراضي فسأله مجددا اكتب بينها أنك تحب أسيل فأجابه خالد نعم فسأله مبتسما وهل قرأتها أسيل فأجابه لا إنها قرأت الأوراق الأولى فقط حين كنت أمدحها ولكنها لم تقر انني احبها منذ دخولي الى زيكولا فابتسم يامن حسنا ساخذ تلك الاوراق وساجعلها تقراها وستتاكد من حبك لها ولن تنتظر حتى تذهب اليها اراهنك بخمس وحدات من الذكاء انها حين تقرأ تلك الاوراق ستاتي اليك مسرعه وتقول احبك يا خالد فابتسم خالد حسنا افعل ما تشاء اما انا فاريد ان اذهب الى اياد ومن معه من عمال الآن ثم أتجول بين شوارع المنطقة قليلا لا أريد أن أنام الليلة أشعر أنها ليلة مختلفة لم يعد سوى يومان على انتهاء العشرين يوما التي أخبرني بها اياد بعدها أخرج أما يامن فقد حمل أوراقه واتجه إلى غرفة أسيل وطرق بابها برفق ففتحه فابتسم وأظهر إليها أوراق خالد وتحدث إن خالد قد خرج ولا أعلم أين هو وأنا سأخرج الآن حين يأتي أريدك أن تخبريه بأنني قد وجدت أوراقه مباثرة ثم اعطاها لها فابتسمت أسيل حسنا سأعطيها لخالد حين يعود ثم أخذتها وأغلقت بابها على الفور وأسرعت إلى سريرها وبعثرت الأوراق أمامها في سعادة تريد أن تقرأ ما كتبه خالد عنها وزادت من إضاءة غرفتها وأمسكتهم ورقة ورقة وكلما انتهت من قراءة إحداهن التناولة الأخرى وظلت تقرأ ما كتبه خالد عنها في البداية والتي قرأته من قبل وأنها حورية زيكولا ثم بدأ تقرأ ما كتبه خالد عن زيكولا وعن أهلها وعن مناطقها حتى قاطع تركيزها الشديد صوت طرقات شديدة على باب غرفتها حين نهضت وفتحت بابها مجددا فوجئت ببعض الجنود وقائدهم يتحدث ايتها الطبيبة إننا من حراس الحاكم لابد أن تأتي معنا على الفور فسألته في دهشة لماذا؟ فأجابها لا أعلم يا سيدتي. لقد مرني سيد الحاكم أن آتي بك على الفور. يبدو أن سيدتي ليست على ما يرام. فهدأت أسيل. حسن سأتي معك. ثم أغلقت باب حجرتها مرة أخرى وبدلت ملابسها ولم اوراق أوراق خالد سريعا لتحملها معها. ولم تدري أن هنالك ورقة قد أسقطتها دون أن تشعر. خرجت أسيل مسرعة مع حراس الحاكم. وأرادت أن تخبر خالد أو يامن بأنها ستذهب إلى المنطقة الوسطى فلم تجد أي منهما فركبت العربه الفخمة التي جاءوا بها وبدأت العربة في التحرك وهي تنظر عبر نافذتها لعلها تجد خالد ولكن دون جدوى فابتسمت وحدثت نفسها إن المنطقة الوسطى ليست بعيدة سأذهب إلى هناك وسأعود على الفور ثم طلبت من قائد الحراسة الذي كان يجلس أمامها في العربة أن يزيد من إضاءة المصباح الناري حتى تتمكن من قراءة باقي أوراق خالد التي أحضرتها معها حتى تصل إلى قصر الحاكم وقد بدأت تقرأ ما كتبه مجددا بينما تسير العربة وقد بدا السرور على وجهها حتى وصلت إلى آخر ورقة معها وقد زادت ضربات قلبها حين وجدت خالد قد كتب بها أنه قابل فتاة أثناء عمله بتكسير الصخور تشبه منى حبيبته التي أحبها ست سنوات وكادت دموعها تسقط حين انتهت الورقة وقد كتب خالد ما أعلمه جيدا أنني لم أحب غير منا طوال عمري وانتهت الأوراق معها فحاولت أن تتمالك نفسها حتى شعر قائد الحراس بذلك بعدما بدا التوتر على وجهها ولمعت عيناها بالدموع وتصارعت أنفاسها فسألها أهنالك مكروه سيدتي؟ فأجابته في حزن لا شيء ثم نظرت عبر النافذة ولم تحرك ساكنا في الوقت ذاته عاد يامن إلى المسكن مجددا وقد وجد فتاة تخرج من حجره أسيل كانت تقوم بتنظيفها فسألها أين الطبيب أسيل؟ فأجابته إنني لا أعلم لقد خرجت مع جنود الحاكم ثم أكملت وقد أخرجت ورقة صفراء وقد تسقطت منها تلك الورقة يا سيدي فأمسك يامن بالورقة فوجدها إحدى أوراق خالد والتي كتب ببدايتها لم أحب غيرها طوال عمري قبل أن آتي إلى زيكولا حتى وجدت أسيل التي يزداد شعوري كل يوم بحبها لي أما أنا فأشعر تجاهها بحب لم أشعر بمثله من قبل فظهرت خيبة الأمل على وجهه ثم سأل الفتاة مجددا ألا تعلمين لماذا جاءها جنود الحاكم في ذلك التوقيت المفاجئ؟ فأجابته لا أعلم يا سيدي مر الوقت قليلا وقد خرج خالد إلى شوارع المنطقة الغربية يسير في هدوء ليلها بعدما نزل ذلك النفق الذي أوشك على انتهائه وخرج منه يتمنى أن ينتهي حفره وأن تمر الأيام سريعا واستكمل جزءا من ذكائه حتى يخرج من زيكولا وظل يسير ويفكر هل قرأت أسيل أوراقه؟ هل علمت بمدى حبه لها؟ حتى تفجئ بالكثير من الجنود يقتربون منه ويحيطون به ويمسكونه؟ فسألهم على الفور لماذا تمسكون بي؟ إنني لم أفعل شيئا فأجابه قائدهم في غلظه نعم إنك لم تفعل شيء لقد وضعت زوجة الحاكم ولدها ليلى، ايها الفقير وسيكون يوم زيكولا بعد سبعة أيام من اليوم فصاح خالد ماذا؟ لا ما زال هناك شهران على وضعها فضحك القائد ساخرا إلى جنوده أرى أنك أفقر من قابلنا ثم سأله ألا تعلم أن هنالك من يولدون بعد سبعة أشهر فقط ثم اشار إلى جنوده وقد استدار بحصانه امسكوا به وضعوه مع غيره من فقراء منطقتنا حتى يعرضوا على أطباء زيكولا الجزء السابع عشر. كان ما حدث من أمر الجنود صدمة بالنسبة لخالد وقد وقعت كلمات قائد الجنود على سمعه كالصاعقة التي انسته كل شيء من حوله حاول أن يتملص من الجنود الممسكين به ولكنه لم يستطع واقتادوه معهم إلى قصر كبير يوجد بالقرب من الطرف الشرقي للمنطقة الغربية ثم أدخلوه إحدى غرف القصر الخالية بالطابق السفلي واوصدوا بابها الحديدي من خلفه فأصبحت إضاءتها شاحبة يغلبها الظلام فجلس بأحد أركانها ووضع رأسه بين يديه وكان صدمته قد شلت تفكيره لكنه نهض مجددا واتجه نحو الباب الحديدي وصاح: لابد أنكم مخطئون لابد أن أغادر حتى سكت فجأة هنا سمع صوتا من خلفه تغادر إلى أين؟ التفت خالد فوجد رجلا يجلس بركن بعيد بالغرفة ولم تكن ملامحه قد ظهرت حتى اقترب منه فبدت ملامحه في الظهور شيئا فشيئا ووجده رجلا يبدو من هيئته أنه في الأربعين من عمره يتخلل شعره الأسود القليل من الشيب كما تخلل لحيته وشاربه وجسده عريض ولكنه يصغر خالد قليلا فسأله من أنت؟ فرد الرجل في هدوء فقير مثلك فصمت خالد حتى سأله الرجل لماذا لا تجلس؟ فأجابه أريد أن أخرج من هنا لابد أن أخرج فابتسم الرجل وقال ليتنا نخرج جميعا نجلس لا تضيع وقتك طالما جئت هنا لم يعد لك أمل سوى أن يكون هنالك من هو أفقر منك ثم تابع بعدما صمت بره. أو يكون لك حظ مع زيكولا. فجلس خالد بجواره ثم سأله ما اسمك؟ فرد الرجل أنا جواد فأكمل خالد ألا يوجد غيرنا؟ فأجاب جواد انتظر ما زال أمامهم يوم حتى يأتينا أطباء منطقتنا وإلى أن يأتي الأطباء سيحضرون هنا الكثيرين من الفقراء ألم تشاهد تلك الأيام من قبل؟ فأجابه خالد إنني اشاهدها للمرة الأولى إنني لست من أهل زيكولا فصمت جواد ثم ابتسم وأكمل كان لابد أن تحافظ على مخزونك من ذكائك ليوم مثل هذا؟ فسأله خالد ساخرا ولماذا لم تحافظ أنت على ذكائك؟ فاخرج جواد زفيرا طويلا ثم نظر إليه تستطيع أن تقول إنه القدر من كان يراني منذ أيام لم يكن ليظن لحظة واحدة أن أكون من فقراء زيكولا ولكنه الزمان ينقلب راسا على عقد دون مقدمات فقاطعه خالد في حزن تذكرني بنفسي كنت أمتلك كثيرا من الذكاء وقد فقدته أيضا فجأة ولكن لسبب قوي فقدته من أجل عودتي إلى وطني أما أنت فلماذا فقدت ثروتك فأجابه جواد إنها قصة طويلة قد تحكيها لمن تعرفهم ان جوت تعلم عندي ثلاثة وأربعون سنة ثم تنهد وأكمل مثلي مثل رجال زيكولا كنت أعمل من أجل أن أعيش ولا آتي إلى تلك الغرفة يوما لم أكن غنيا ولم أكن فقيرا أيضا كنت أعمل يوما بيوم وأقضي حاجتي التي تكفي لعيشي سعيدا دون أن أدخر شيئا زائدا عن حاجتي وطالما كان هنالك الأفقر مني فلم يشغل لي الفقر بالا حتى جاء يوم وأحببت فتاة هنا فتاة تسكن بتلك المنطقة وأصبح حلمي أن أتزوجها ثم صمت فسأله خالد أن يكمل فأكمل لني. كنت جريئا للغاية فذهبت إليها وأخبرتها أنني أريد أن أتزوجها ولكن أبوها طلب مهرا باهظا للغاية فابتسم خالد وقاطعه أعلم البقية ظللت تعمل من أجل هذا المهر حتى أعطيته لأبيها فجاء يوم زيكولا فأومأ جواد برأسه موافقا على ما قاله خالد الذي أكمل قائلا إنها تشبه قصتي كلانا سعى من أجل ذلك المهر أنت من أجل حبيبتك وأنا من أجل عودتي إلى الوطن فتابع جواد إنها تنتظرني ان خرجت من هنا سنتزوج إنها تحبني للغاية لقد أخبرتني أنها تريد أن تنجب أطفالاً يكون من أثرياء زيكولا فسأله خالد مندهشا هل ستترك أطفالك يعيشون هنا في زيكولا؟ فأجابه جواد طبع فتابع خالد كنت أظن بعد وجودك هنا أنك إن نجوت من تلك المحنة ستغادر زيكولا بعدها فسأله جواد متعجباً إلى أين؟ إن زيكولا وطننا ونحن نحبه فنظر إليه خالد انكم تقتلون في وطنكم هذا فصمت جواد قليلا وطال صمته تلك الفترة ثم أكمل ربما تظن ذلك ولكن رغم ما أنا به فلا أعتقد أنني سأجد أفضل منها وطنا لي ولأولادي لقد أعطتنا زيكولا الكثير أعطتنا القوة والفخر بأننا أبناؤها فخر يشعر به الغني والفقير ثم ابتسم وكأنه يتذكر حين يذهب منا المرء يوم فتح باب زيكولا إلى مدينة أخرى فإنه يتباهى أنه زيكولي والجميع يقدم له وافر الاحترام لا يستطيع أحد مساسة شعرة من رأسه ثم أكمل أنا فقير اليوم وربما يختارني الأطباء بين الأكثر فقرا وربما أذبح ولكني سأذبح من أجل سعادة حاكمنا بولده وكم نحب حاكمنا لطالما جعلنا حكامنا أقوياء فقاطعه خالد مندهشا لماذا لا أراك قلقا أو حزينا؟ كيف تمتلك هذا البرود؟ فأجابه جواد لا أخفي عليك كنت ممن يعملون بحرص أن لا يأتوا هنا يوما وسأفرح كثيرا ان نجوت لكنني أرى من العار أن أحزن إن لم أنجو ثم نحض وتحرك خطوات مبتعدا عنه فسأله خالد ألا تريد أن تعود إلى حبيبتك؟ فتوقف جواد لقد عملت ما بوسعي وهي الآن تعلم كم أحبها وأعلم أنها ستفخر بي باقي عمرها إن كنت أنا الذبيح إنها تعلم أنني لم أكن كسولا يوما فتحدث إليه خالد في هدوء أتمنى أن تعود إليها وتنجب اطفالا ينعمون بذلك الحب ثم هو الآخر وتحرك إلى ركن بعيد من الغرفة وأكمل بصوت يشوبه الحزن ولكنني لا أريد أن أذبح أنا لست منكم أريد أن أعود إلى بلدي إلى أهلي سأشعر بالفخر حين أعود إليهم ثم سكت حين فتح باب الغرفة ودج أحد الجنود بشخص شاحب اللون إليهم ثم أوصد الباب من خلفه كانت شوارع المنطقة الغربية مزدحمة بالكثير من أهاليها حين علموا بوضع زوجة الحاكم مولودها وحلول يوم زيكولا بعد أيام قليلة ويامن يتحرك بينهم ويبحث عن خالد بكل مكان بعدما لم يعد إلى المسكن الخاص بأسيل منذ خروجه وظل يسأل من يقابله عن خالد ذلك الشاب الطويل العريض ذو شعر الأسود الطويل ولحية السمراء الناعمه ولكن لم يجبه أحد وبدأ القلق يتصرب إلى قلبه بعدما وجد جنود المنطقة ينتشرون بشوارعها ويبحثون عن الأكثر فقرا بينهم حتى تيقنت شكوكه حين أخبره فتى صغير بأنه قد راى خالد والجنود يجرونه نحو قصر الفقراء فتسمرت قدماه دون أن يدري ماذا يفعل. عاد يامن إلى المسكن الخاص بأسيل على الفور وسأل خادمة هناك إن كانت أسيل قد عادت فأجابته بأنها لم تعد بعد فزاد توتره وضيقه ولم يشغل باله سوى خالد الذي قد يذبح بعد أيام ومصيره بيد أسيل وظل يتحرك جيئة وذهابا لا يستطيع أن يتمالك نفسه بعدها أمسك بالورقة التي أسقطتها اسيل وخرج مسرعا خارج المسكن إلى أطراف المنطقة الغربية حتى وصل إلى الطريق الممهد إلى المنطقة الوسطى وظل واقفا على جانبه حتى تمر عربة متجهة إلى تلك المنطقة يعلم أن الوقت قد تأخر والليل يكسو زيكولا ولكنه لم يفقد أمله في ذلك حتى مرت أمامه عربة فطلب من صاحبها أن يصطحبه معه فرفض وكلما مرت عربة إما أن يرفض سائقها أو يخبره بأنه لن يمر بالمنطقة الوسطى حتى جاءت عربة يركبها عجوز قد يتجاوز عمره الثمانون عاما فأوقفه يامن أريد أن أذهب معك إلى المنطقة الوسطى فأجابه العجوز الذي ضحك وظهرت أسنانه المتأكلة إنني لا أصطحب غرباء ما لكم أيها الشباب لماذا لا تسيرون إنني كنت في مثل عمركم أجوب زيكولا على قدمي فأجابه يامن حسنا سأجوبها على قدمي فأمر العجوز حصانه أن يواصل حركته وتمتم بكلمات وكأنه يسب يامن وتحركت العرب قليلا ويامن ينظر إليه حانقا حتى ابتعدت العرب عنه فأسرع خلفها وتشبث بمؤخرتها وظلت رجله تهر كي تجاري سرعة حصان العربة وكلما حاول أن يسندها على لوح خشبي بمؤخرة العربه تفلتان حتى استطاع أن يتشبث جيدا وظل متشبثا بها بينما يجلس العجوز بمقدمتها ويضرب حصانه كي يسرع وبدأ يغني بصوته الضعيف المتقطع وكأنه يريد أن يؤنس وحدته ويامن يستمع إليه ويريد أن يضحك ولكنه خشي أن يعلم بوجوده فأثر أن يكتم ضحكاته بداخله مر الوقت وخالد حبيس بغرفة الفقراء وقد تزايد عددهم وبين الحين والآخر يفتح باب الغرفة ليزج بفقير جديد إليهم ثم يوصد مجددا وخالد يجلس بركنه صامتا وينظر إلى جواد الذي كلما حل فقير بالغرفة يذهب إليه ليعرف قصته ثم يتحدث إلى نفسه ويسالها ماذا يفعل يامن؟ وماذا تفعل أسهل؟ وهل ستنتهي حياته في زيكولا؟ أم أن هنالك املا قد يغير هذا المصير؟ وصلت عربة العجوز إلى المنطقة الوسطى والتي سادها الهدوء والصمت ولم يكن بشوارعها إلا قليل من الجنود وحراس القصور المتواجدين بها والذين تظهر ملامحهم واضحة مع المصابيح النارية التي تنير شوارع تلك المنطقة وما إن أبطأت العربة حتى قفز يامن وترك العجوز يكمل طريقه دون أن يدري بوجوده ثم عدل من ملابسه ونفض عنها ما أصابها من غبار وأسرع إلى قصر الحاكم فقابله أحد حراس القصر وسأله على الفور من أنت؟ فأجابه يامن وقد على صوته وتحدث بثقة أنا مساعد الطبيب ثم صاح به ألم تعلم من أنا؟ من أنت كي تسألني؟ فأجابه الجندي اعتذر لم أكن أعرفك فرفع يامن رأسه حسنا هيا ادخلني وإلا أثرت غضبي وأنت تعلم أنني بعملي هذا قد أجعلك أفقر شخص بزيكولا هيا فبدأ التوتر على وجه الجندي حسنا سيدي تفضل إنها بحجرتها ولكن لا بد أنها نائمة إن الشروق قد قارب فصمت يامن ثم أكمل إنني لا أستطيع الانتظار أخبر إحدى الوصفات بأن تخبرها بأن مساعدها ينتظر بالأسفل لأمر هام فرد الجندي حسنا تفضل إلى أولى حجرات الطابق السفلي وستاتيك إلى هناك كانت أسيل بحجرتها تجلس وتقلب أوراق خالد من جديد ويكس وجهها حزن شديد حتى سمعت طرقات على الباب ثم وجدت احدى الوصيفات تدلف إليها وتخبرها بأن مساعدها ينتظرها بالأسفل ويريد أن يخبرها بأمر هام فنطقت أسيل على الفور خالد ثم تمالكت نفسها وسألت الوصيفه ماذا يريد؟ فأجابتها لا أعلم سيدتي إنه ينتظرك بالأسفل فصمتت أسيل برها ثم اشارت إلى الوصيفه حسنا فغادرت الوصيفه وظلت أسيل كما هي تفكر وتسأل نفسها ماذا جاء بك إلى هنا يا خالد؟ علمت أن أوراقك جاءت إلي صدفة فتريد أن تخبرني أنها ليست أوراقك أم تريد أن تخبرني أنك حقا تحب تلك الفتاة؟ أما أنا فلا أمثل لك سوى شخص تحب مساعدته ثم نظرت إلى مراه أمامها وابتسمت ربما كانت ليست أوراقه حقا ربما كان يريد أن يختبر مدى حبي وغيرتي ثم عادت لتسأل نفسها مجددا وماذا لو كانت تلك هي الحقيقة؟ ماذا لو كان يحب الفتاة الأخرى؟ ماذا تفعلين؟ ثم نظرت نحو باب غرفتها حسنا سأنزل لأرى ماذا تريد يا خالد ثم بدلت ملابسها وغادرت حجرتها وهبطت السلم إلى الطابق السفلي. واتجهت نحو الغرفة التي أخبروها بأن مساعدها ينتظرها بها وما اندلفت إليها وكادت تتحدث حتى فوجئت بأنه يامن يامن؟ نعم اعتذر أنني جئتك في هذا الوقت المتأخر حسبتك خالد لقد امسكوا بخالد من أجل يوم زيكولا. ماذا؟ فأكمل أيام واجما نعم لقد أمسك به الجنود عندما كان يتجول بين شوارع المنطقة الغربية فصمتت اسيل حتى أكمل أيام إنك تعلمين أنه لا يستحق ذلك لابد أن نساعده لابد وان يخرج لابد أن يعود إلى بلده يا اسيل لقد وعدناه بذلك فأجابت اسيل في برود ماذا نفعل؟ أنت تعلم قوانين زيكولا أكثر مني فصاح بها يامن نعم أعرفها ولكن عليك أن تفعل المستحيل كي ينجو من تلك المحنة كيف أراك بهذا الهدوء؟ وانت تعلمين كم يحبك؟ فصاحت به اسيل يحبني تقصد أنه لم يحب في حياته سوى منى حبيبة عمره أم تريد أن تكذب ما كتبه بين أوراقه؟ فصمت ياما مفكرا ثم أخرج ورقة من منابسه اقرأي هذه الورقة إنها ايضا كتبها ولكنها سقطت منك حين جاء جنود الحاكم. ثم اعطاها الورقة وأكمل وهو يتجه نحو باب الغرفة لو علمت أن أحدا يحبني هذا الحب لفعلت المستحيل من أجله ثم غادر وأمسكت اسيل الورقة وقرأت ما بها وعلمت أنها تكملة لحديثه في الورقة السابقة لها وأنه يحبها منذ أن جاء إلى زيكولا، فلم تستطع أن تتمالك نفسها وتسقطت دموعها بغزارة ثم أسرعت إلى غرفتها بقصر الحاكم تصعد بخطى سريعه درجات السلم ودموعها على وجهها واستدهشة وصفات القصر الذي يملأه الفرحة منذ قدوم المولود الجديد ثم دلفت إلى حجرتها ووضعت رأسها على سريرها وواصلت بكاءها أشرقت الشمس وتبعها نهار بطيء مر على خالد كسلحفات تسير وانتشرت الأخبار في كافة أرجاء المدينة بأن فقراء زيكولا من الرجال والنساء قد جمعوا بكل مناطقها وجميعهم ينتظرون الأطباء حتى يقلصوا عددهم إلى أكثرهم فقرا ومن بعدهم تقول الطبيبة أسيل كلمتها بشأن الفقراء الثلاثة الذين يتنافسون أمام زيكولا ويامن لا يستطيع أن يتمالك أعصابه وينتظر ماذا سيكون قرار أطباء المنطقة الغربية في اليوم التالي وأسيل تنتظر في قصر الحاكم وتتوسل إلى الوقت كي يمر سريعا والجميع يلاحظون توترها وتغيرها المفاجئ منذ قدوم مساعدها إليها في اليوم التالي كان خالد ومن معه من فقراء حبيسين بغرفتهم حتى فتح بابها فجأة ودخل عليهم قائد الجنود هيا ستعرضون الآن على الأطباء اصطف الجنود صفين وبينهما ممر أمام الغرفة وبدأ خالد ومن معه يمرون بين هذين الصفين حتى وصلوا إلى ردهة واسعة واصطفوا بها كما أمرهم قائد الجنود وقد لاحظ خالد بأن هنالك نساء شاحبات سيعرضن معهم على الأطباء وعلم أنهن قد حبسن بغرفة أخرى وبنظرة منه وجد عدد الفقراء والفقيرات لا يتجاوز العشرين فردا ثم نظر إلى جانبه فوجد جواد فهمس إليه كم سيختارون منا؟ فأجابه لا أعلم سيختارون أقلنا ثروة حتى صح به أحد الجنود بأن يصمت ثم دخل رجلان وعلم من يقفون بأنهم الطبيبان حتى وجدوا زيهم الأنيق وقمصانهما الراقية ونعالهم الفاخرة ثم أشار إليهم بأن يجلسوا وسأل أحدهم قائد الجنود بأن يأتي بالفقراء واحدا تلو الاخر بدل الفقراء يتوجهون إلى الطبيبين واحدا تلو الاخر وخالد يراقب من بعيد ما يفعلانه وينظر اليهما وهم يفعلان مثلما كانت تفعل اسيل حينما كانت تمسك بثنيه من جلده لتخبره كم يمتلك من وحدات ذكاء ويراقبهما حين يمسك احدهما بقلم ويدون شيئا باعراقه بعدما ينتهي من فحص أحد الفقراء وكانه يدون ملاحظاته عن ذلك الفقير وقلب خالد يلق بقوه وينظر إلى جلد ذراعيه ويقارن شحوبه بشحوب من معه ثم ينظر إلى السماء ويدعو ربه أن ينجيه من هذه المحنة حتى أمره جندي بأن يتقدم إلى الطبيبين وما انتقدم تقدم إليهما حتى سأله أحدهما هل أنت مريض؟ فأجابه خالد لا ثم أمسك الطبيب بثنية من جلده وأمسك الآخر بثنية أخرى من جلد ذراعه بين أصبعي ثم نظر إليه يتأملانه ثم أمره أن يعود إلى مكانه مجددا فعاد وقد تحرك إليهما جواد الذي قابله مبتسما وظل الطبيبان يواصلان عملهما والوجوم على وجوه الكثيرين من الفقراء والفقيرات، حتى نهض الطبيبان مجددا ونظرا إلى أوراقهما دوناه من ملاحظات ثم تحدثا إلى قائد الجند والذي بدوره اتجه إلى خالد ومن معه من رجال ونساء ثم نظر إليهم لقد أخبرنا الطبيبان من منكم الأكثر فقرا من ينجو اليوم عليه أن يعمل بجد مجددا كي لا يعود إلى هنا مرة أخرى ومن اختاره الأطباء سنصطحبه غدا إلى المنطقة الوسطى حتى يعرض على طبيبة الحاكم بعد غد وأتمنى أن يجد من هو أفقر منه هناك ثم نظر إليه مجددا وقد احتبست أنفاس خالد حين أشر إلى جواد أنت ستأتي معي إلى المنطقة الوسطى ثم أشار إلى خالد وأنت ايضا ستأتي إلى المنطقة الوسطى أما الباقون فعليكم أن تعودوا إلى بيوتكم واحتفلوا مع أصدقائكم بمولود الحاكم فسقط خالد على ركبتيه. أنا فأجابه القائد نعم إنكم الأكثر فقرا هنا هيا مهض ما زال أمامكم فرصتان كي تنجوا فنظر جواد إلى خالد وقد قل بروده وبدا متوترا قليلا يبدو أن أحدنا سيكون الذبيح أيها الصديق. الجزء عاد خالد إلى غرفة الفقراء مرة أخرى ومعه جواد. وقد اغلق الباب الحديدي من الخارج. وظلت أنفاسه متسارعة وزاد قلقه وتوتره كثيرا. وكلما حاول جواد أن يتحدث إليه لم يجبه. ولا تتوقف رأسه عن التفكير ولا يرى أمامه سوى ما رآه يوم زيكولا السابق حين ذبح الفقير وسط احتفالات أهل زيكولا. أما أسيل فما زالت في قصر الحاكم تتمنى أن تجد يامن الذي اختفى منذ مجيئه إليها في المرة السابقة لا تعلم ماذا حدث بالمنطقة الغربية تريد أن تعرف هل عاد خالد إلى حريته مجددا أم تجده أمامها يوم تختار الثلاثة الاكثر فقرا تتمنى أن تغادر القصر إلى المنطقة الغربية ولكنها لا تستطيع أن تترك زوجة الحاكم في هذا التوقيت فلم تجد أمامها سوى أن تنتظر حتى يمر ذلك اليوم وما يليه ووقتها سيتضح كل شيء الموسيقى تنتشر في كافة أرجاء زيكولا، والأخبار تتناقل بين هذا وذاك الجميع يتحدثون عن فقراء زيكولة ويتهمسون بأن أطباءها قد اختاروا فقيرين بكل منطقة بها وينتظرون طبيبتهم الأولى حتى تعطي كلمتها الأخيرة يريدون أن يفرحوا يريدون أن يهنئوا حاكمهم بهذا اليوم الجميع في أوج سعادتهم طالما ابتعدوا عن منصة الذبح. يعملون نهارا ويترقصون ليلا يعلمون أنها أيام وستمر وسيعودون مجددا إلى حياتهم وأعمالهم الشاقه فأرادوا أن يقتنصوا كل ذرة سعادة في تلك الأيام حتى سوروزيكولا قد بدا وكأنه في أيام عرسه بعدما علقت فوقه رايات عديدة مختلفة الألوان ترفرف بقوة وتتوسطها نيران مشتعلة تعلن عن احتفال أهل مدينته والذين بدأوا يتجهون إلى المنطقة الوسطى أفواجا متتالية ليشاهدوا منافسة زيكولا، ومعهم ما يكفيهم من طعام حتى ذلك اليوم وحتى يوم زيكولا حين ينتقلون إلى المنطقة الشرقية حيث أرض الاحتفال ومنصة ذبح الفقير أما أهالي المنطقة الغربية فقد تجمعوا أمام القصر الذي حبس به خالد وجواد حين اصطف أمامه العديد من الجنود إذنا برحيل الفقيرين إلى المنطقة الوسطى حيث قصر الحاكم وقد صاحوا وهللوا حين رأوا خالد وجواد مكبلين يدا وقدما ويتقدمهم قائد الجنود إلى عربة تقف أمام القصر ثم بدأت العربة في التحرك في طريقها لمغادرة تلك المنطقة تسير العربة وتشق طريقها وخالد بداخلها ينظر عبر نافذتها إلى الصحراء الشاسعة على جانب الطريق وكلما حاول جواد أن يتحدث إليه لا يرد مجددا ويظل محدقا خارج العربة حتى ابتسم جواد وتحدث في هدوء أعلم أنك حزين للغاية وأعلم أنك تسخط على حاكمنا وولده ولكن لا تياس يا صديق مازل أمامك فرصتان كي تنجو بحياتك وخالد يواصل صمته ولا يرد ثم تحدث جواد مجددا أحدنا سينجو بالطبع وقد ينجو كلانا ثم صمت وأكمل أريد أن أطلب منك شيئا ثم تابع إن جوت وكنت أنا من سيذبح وجاء يوم زيكولا ووقفت بين من يحتفلون بذبحي ورأيت سيدة تبكي وسط من يفرحون فذهب إليها وأخبرها أنني لم أحب حياتي مثلما أحبتها. ثم سالت بعض دموعه على وجهه فالتفت إليه خالد ووضع كفه على ركبتيه وابتسم إليه ستعود إليها يا جواد وستنجبان اطفالا تعيش وتفخر بزيكولا. فابتسم جواد والدموع تلمع على وجهه وأكمل وأنت لا تريد أن توصيني بشيء فصمت خالد قليلا ثم نظر عبر النافذة مجددا وعاد لينظر إلى الجواد. ان وجدت شابا في مثل عمري يدعى يامن ويقف حزينا فأخبره بأنني لم أجد صديقا وأخا مثله ثم صمت مجددا وأكمل وأن رايت طبيبة زيكولا تنظر كثيرا إلى السماء ليلا تبحث عن نجم بها فأخبرها أنها أفضل حقا من ذلك النجم فسأله جواد على الفور هل تعرفك طبيبه زيكولا؟ فأجابه خالد نعم فابتسم أكمل وهل تحبها؟ فرد خالد نعم فسأله مجددا وهي هل تحبك؟ فصمت خالد ثم أجابه لا أدري فأكمل جواد إن كانت تحبك فلن تتركك لتكون ذبيح زيكولا فصمت خالد مرة أخرى ثم عاد هائما يتأمل الطريق عبر نافذة العربة وأكملت العرب سيرها وقد أمر سائقها حصانه بأن يسرع ولسعه بصوت بيده حتى وصلت مع اقتراب غروب الشمس إلى المنطقه الوسطى والتي أصبحت شوارعها مزدحمة بالكثير من الناس، وواصلت العرب تحركها حتى توقفت أمام قصر الحاكم. كانت أسيل تجلس بغرفتها حين أخبرتها وصيفتها بأن فقراء مناطق زيكولا قد بدأوا في القدوم، فدق قلبها بقوة وسألتها على الفور هل وصل فقير المنطقة الغربية؟ فأجابت الوصيفه نعم سيدتي، فسألتها أسيل مجددا هل رأيتهما؟ فأجابتها لا. لم أرهما إنها قد وصلا منذ لحظات قليلة وسيتجهان نحو بهو القصر ثم أكملت أستطيع أن أشاهدهما من تلك الشرفة ثم أشارت إلى شرفة الغرفة وأكملت وهم يمرون نحو بهو القصر فالتفتت أسيل إلى الشرفة لا عليك أن تغادر الآن واخبريني حين يكتملون فابتسمت الوصيفة حسنا سيدتي ثم غادرت أما أسيل فأسرعت إلى الشرفة ووقفت أمامها تنتظر أن يمر فقراء مناطق زيكولا. تنتظر وتتسارع أنفاسها تخشى أن يكون ما تظنه حقيقة وتسأل نفسها مجددا أين يامن؟ ولماذا لم يأتها ليخبرها بما حدث لخالد؟ وكلما مر أحد بالأسفل نظرت إليه في لهفة وتشعر بسعادة حينما تتحقق أنه ليس خالد حتى انتفض قلبها وكأنه انتزع منها حين وجدت أحد الجنود يتقدم ويأتي من خلفه خالد متأطئا الرأس ويسير ببطء ومعه فقير غير قد كبلا مع بعضهما ويصيح بهما الجندي أسرع أيها الفقيران فأمسكت برأسها وعادت خطوات إلى الخلف ووضعت يدها على فمها من الصدمة ثم نهضت وتحركت نحو الشرفة مجددا وظلت تنظر إلى خالد وهو يتحرك بصعوبة خلف الجندي إلى بهو القصر فتصارعت أنفاسها ولمعت عيناها بالدموع وتحدثت إلى نفسها ماذا أفعل؟ ماذا لو كان خالد أكثر فقرا؟ ماذا؟ تنظر إلى ورائقاته المتباثرة في غرفتها وتقرأ كلماته إنه لم يحب غيرها ثم حدثت نفسها بصوت مسموع إن مصيره بيد الآن وتتحرك جيئة وذهابا بالغرفة وتسأل نفسها حين تقف أمام المرأة ماذا أفعل؟ ثم نظرت إلى الأوراق مجددا وكأنها تحدثها خالد ماذا لو كنت الأفقر بينهم؟ ماذا تريدني أن أقرر يا خالد؟ وتعود إلى حركتها جيئة وذهابا وتمسك برأسها وتمرر يدها فوق شعرها ثم تنظر عبر الشرفة وترى الفقراء الآخرين الذين يتوجهون نحو بهو القصر حتى سمعت طرقات على باب غرفتها ودلفت إليها وصفتها سيدتي لقد اكتمل عدد الفقراء ببهو القصر والجميع في انتظارك فزاد انتفاض قلبها ثم حدثتها حسنا سأتي على الفور فأغلقت الوصيفة باب الغرفة مجددا وجلست أسيل على سريرها ووضعت رأسها بين يديها وكأنها لا تدري ماذا تقرر ثم نهضت مجددا واتجهت مرة أخرى نحو الشرفة ولكنها لم تنظر إلى أسفل بل نظرت إلى السماء التي امتلأت بشفق الغروب وبدأت تتحدث والدموع على وجهها رأيت خالد كثيرا ينظر إلى السماء كلما وقع في محنة وسمعته يقول يا رب ساعدني أنا أنظر مثلما كان يفعل الآن وأقول مثله يا رب يا رب ساعدني أريدك أن تساعدني ثم أغمضت عينها وزادت دموعها وأكملت ساعدني لا أريد أن أفقد خالد ثم تابعت ولا أريد أن أظلم أحدا لا أريد أن أظلم أحدا كان الصمت يسود بهو قصر الحاكم وكأنه لا يوجد أحد به الجميع صامتون كل يفكر بمصيره وينتظر أن تأتي الطبيبة عشرة من الفقراء سبعة رجال وثلاث فتيات. ينتظرون أن يمر الوقت سريعا أي منهم سينجو وأي منهم ستختاره الطبيبة لمنافسة الزيكولا وخالد يقف وينظر إليه في صمت ثم ينظر إلى أعلى وكانه يناجي ربه حتى كسر ذلك الصمت حين دلفت أسيل بفستانها الفضفاض إلى بهو القصر ومعها قائد حرس الحاكم الذي قد اتاها ليلة وضعت زوجة الحاكم وقد تحدث بصوت غليظ <تصفيق> ستختار سيدة الآن الثلاثة الاكثر فقرا فتقدمت أسيل في صمت ومرت أمامهم وخالد ينظر إليها وقد تعمدت ألا تنظر إليه حتى أنها أرادت أن تلمعه بطرف عينيها ولكنها ابعدت نظرها على الفور ثم همست إلى قائد الحرس أن يقدم إليها فقيرا تلو الآخر بدأت أسيد تفحص كل من يتقدم إليها وتتأمله وتضع ثانية من جلده بين إصبعيها ثم تسأله إن كان قد مرض من قبل وإن أجابها بأنه قد مرض تسأله المزيد من الأسئلة عن ذلك المرض وتزيد من فحصها لأكثر من مكان بجسده حتى تعلم ان كان قد مرض حقا أم أنه يفتعل ذلك كي ينجو حتى تقدم إليها جواد وبدأت تفحص وقد نظرت إلى خالد بطرف عينيها فابتسم جواد وتحدث إنه يحبك أيضا فنظرت إليه ولم تتحدث ثم أمرت أن يأتي من بعده فوجدت خالد يتقدم إليها فدق قلبها بقوة ولمست وجهه ويدها ترتعش قليلا وخالد ينظر إلى عينيها دون أن ينطق ببنت شفاء وتحدث نفسها ماذا أفعل يا خالد إن كنت الأفكر؟ ماذا أفعل؟ ثم نظرت إلى قائد الحرس أن يأتي بمن بعد خالد والذي فوجئ بعدما استغرق فحص خالد وقتا أقل كثيرا ممن فحصوا قبله ولكنه طلب من فقير آخر أن يتقدم إلى الطبيبة وظلت أسيل تفحص جميع الفقراء المتواجدين بالبهو حتى انتهت ثم عادت لتجلس على أحد الكراسي الفخمة المتواجدة وأمسكت بقلم وبعض الورقات وبدأت تدون بعض كلماتها والجميع ينظرون إليها في صمت لا يسمع فقط سوى صوت الانفاس المتسارعة مع بعضهم حتى نهضت مجددا ثم تحركت أمامهم جئة وذهابا ونظرت إلى فتاة أنت اخرجي إلى أهلك فصرخت الفتاة من الفرح ثم نظرت أسيل إلى فقير آخر وأنت إلى أهلك. فصح فرحا وواصلت أسيل تحركها بينهم وكلما تحركت تشير إلى أحدهم بأن يعود إلى أهله حتى توقفت مكانها بعدما لم يتبقى سوى بعض فقراء فقط بينهم خالد وهجواد واحتبست الأنفاس مجددا والجميع ينتظرون من هو الأخير الذي سيعود إلى أهله أسيل تقف أمامهم وخالد ينظر إليها في ترقب وجواد ينظر إلى خالد وكأنه يوقن بأنه من ستختاره أسيل ويقف بجوارهما فقيران يزداد الهجوم على وجههما ثم نظرت إليهم أسيل وأشارت إلى جواد أنت عد إلى أهلك ثم نظرت إلى خالد والفقيرين الآخرين أنتم الأكثر فقرا بينهم الزكولة ستحدد من منكم ذبيح يومنا فسقط خالد على ركبتيه ونظر إلى أسيل وكانه لا يصدق ما سمعته أذناه، وصاح بصوته. أسيل، فغادرت أسيل على الفور واتجهت إلى غرفتها، وما ان دلفت إليها حتى واصلت بكاءها مجددا وتحدثت إلى نفسها بصوت عال لم أجد أمامي سوى ما فعلته. لا أستطيع أن أظلم احدا لا أستطيع. ثم أغمضت عينيها وتحدثت. ستنجو من الزيكولا يا خالد. ستنجيك الزيكولا. نك لا تستحق أن تذبح في مدينتنا ستنجو ستنجو. أما خالد فقد أمره قائد الحرس بأن يتبعه هو ومن معه إلى قصر مجاور لقصر الحاكم وسمع جواد الذي ما زال يقف بجواره يهمس إليه ستذهبون إلى قصر النحاتين الآن فنظر إليه خالد دون أن يرد ثم تابع جواد إن كانت الطبيبة تحبك لابعدتك عن ذلك المصير فصاح به قائد الحرس هيا أنت عليك أن تغادر القصر فتحدث خالد إليه عد إلى حبيبتك يا جواد وإن مدت فابحث عن يامن وأخبره كما قلت لك فابتسم جواد ثم تركه وغادر وتحرك خالد مكبل اليدين والقدمين خلف قائد الحرس الذي طالبه بأن يسرع حتى غادروا قصر الحاكم واتجهوا إلى قصر مجاور وسط تجمع كبير من أهالي زيكولا الذين وقفوا أمام القصر ليروا من الذين سيخوضون تلك المنافسة رغم حلول الليل وما إن رأوا خالد والفقيرين الآخرين مكبلين ويتجهون نحو قصر النحاتين حتى صاحوا وصح أحدهم بصوت مميز نحو الغريب الذي كان يعمل معنا بتقطيع الصخور وصاحت أخرى لقد رأيته من قبل يبحث عن مالك لكتاب غريب والجنود يحاولون أن يبعد الناس عنهم حتى وصلوا إلى قصر مجاور ودلفوا إليه وعلم خالد منذ دخوله إلى ذلك المكان بأنه قلعة النحاتين، حيث يصنع تمثال من الصلصال لكل فقير منهم كان قصر النحاتين ذو واجهه فخمة ونقوش خارجية على هيئة تمثيل لأشخاص وحيوانات تظهر خلف النيران المضيئه والتي توهجت بقوة مع ظلام الليل مما أعطته جمالا خاصا كان لينال أعجاب خالد إن لم يكن بتلك المحنة أما داخله فقد انير بمصابيح ناريه عديدة وكأن النهار قد حل به ولكنه لم يكن يمتلك ذلك الجمال بالخارج ولم تكن به سوى بضعه تماثيل قديمه يبدو أنها نحتت لفقراء من قبل وكتلا طينيه بأركان صلاته الكبرى ورائحة الصلصال تفوح بأرجائه حتى توقفوا جميعا حين نادهم شخص قصير القامه ممتلئ البطن ورأسه صلعاء ولحيته طويلة جعل منها ضفيرات صغيرة متعددة عليكم أن تمكثوا هنا ثم أكمل سيتولى كل نحات بعد قليل صناعة تمثال كل منكم فتوقفوا جميعهم عن الحركة وبعد لحظات وجدوا ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين الشباب والكهولة وقد وقف كل منهم أمام فقير من الثلاثة وخالد ينظر إلى من يقف أمامه وكأنه في حلم عميق وهز رأسه لعله يفيق من ذلك الحلم حتى ناده من يقف أمامه ويمسك بأدوات النحت فيها يده عليك لا تتحرك أيها الفقير أتريد تمثالك مشوها؟ ثم ضحك ساخرا وتابع إلزم السكون أمامك أمهر وأسرع نحات بيزكولا سانتهي من تمثالك في زمن قياسي فنظر إليه خالد وقد أخرج زفيرا قويا ثم بدأ النحات عمله وجلب كتلة ضخمة من السلصان وبدأ يشكل أجزاءها بعدما يلمح بطرف عينيه خالد وبين الحين والآخر يقترب منه ليضع يده على رأسه وكأنه يستخدمها للمقارنة بين قياساته ثم يعود مجددا إلى تمثاله الذي بدأت ملامحه تظهر شيئا فشيئا النحاتون يعملون بمهاره وسرعة فائقة ويقف خالد ومن معه دون حراك ينتظر كل منهم أن ينتهي من صنع تمثاله عليه يغادر ذلك المكان وأسرع الوقت من مروره حتى انتهى النحتون من عملهم مع شروق الشمس وقد صنعوا ثلاثة تماثيل من السلصال يشبهون أصحابهم وقد نظر خالد إلى تمثاله الذي كان يقف شامخا وتعتلي وجهه نظرة حزن واضحة وهز رأسه في حزن ثم نظر إلى أحد الفقيرين بجواره ماذا سنفعل الآن بعد نحت تماثيلنا؟ فرد الفقير بصوت واهن لم يعد لنا سوى أن نخوض منافسة السيكولة فسأله خالد هل سنخوضها الآن؟ فرد قائد الحرس لماذا تتعجل أيها الفقير إن الوقت ما زال باكرا ستكون المنافسات بعد ساعات من الآن حين تكون الشمس عامودية أي منتصف النهار ثم أكمل مع شروق شمس اليوم فتح باب زيكولا وهنالك الكثيرون ممن كانوا بخارجها واشتاقوا الى احتفالاتنا مرة أخرى وسيستغرق مجيئهم إلى هنا العديد من الساعات فتمتم خالد فتح باب زيكولا. ثم تجاهل ذلك الأمر وسأل قائد الحرس إنني لا أتذكر جيدا ماذا سنفعل في تلك المنافسة لقد أخبرني أصدقائي من قبل عنها ولكنني لم أعد أتذكر فضحك القائد ساخرا أيها الفقير ستحدد زيكولا مصيرك كي لا تقول إن الطبيبة هي من اختارت لك الموت ما عليك سوى أن تختار ثلاثة أماكن في تمثالك هذا وتحميهم بدروع صغيرة وستطلق سهام الزيكولا نحو تمثالك وإن أصابتك سهام أكثر من غيرك كنت أنت ذبيح يومنا فصمت خالد مجددا ونظر إلى أهلا يا رب ساعدني مر الوقت واقتربت الشمس من تعامدها ظهرا على الأرض واجتمع الألوف من أهالي زيكولا بساحة كبيرة بالمنطقة الوسطى واصطفوا أمام منصة خشبية عالية واخذوا يرقصون ويغنون وينشدون الاهازيج وحمل الكثيرون منهم أطفالهم فوق أكتافهم حتى أشار أحدهم إلى طفله انظر إنها زيكولا. ثم عشر إلى المنصة حيث قام مجموعة من الجنود بإزاحة قطعة قماشية كبيرة كانت تخفي أسفلها عامدين خشبيين سميكين ويصل طول كل منهما إلى ثلاثة أمتار وبينهما قرص خشبي دائري يصل قطره إلى ما يقارب مترا واحدا وتبرز منه ثلاثة أسهم طويلة وتظهر من خلفه تروس حديدية تتباين أحجامها ويزداد لمعانها تحت أشعة الشمس وبجوار تلك الآلة يقف رجل ضخم حليق الرأس لا يرتدي سوى بنطال واسع، وتبرز عضلاته القوية وذراعه الضخم الذي يمسك بذراع حديدي قد امتد من أحد العمودين الخشبيين لزيكولا ويمسك ذراعه الآخر بذراع خشبي أقل طولا واتصل مباشرة بشريط يخرج من القرص الخشبي حتى صاح الجميع حين دقت الطبول وظهر الحاكم بشرفة قصره تجاوره زوجته وعلى ذراعيها رضيعها وتجاورهما أسيل والتي وقفت واجمة والقلق ينبعث من عينيها ثم جلسوا جميعا ينتظرون بدء المنافسة الجميع ينتظرون الجميع يتراقصون وأسيل تنتظر أن ترى خالد يدق قلبها بقوة تنظر إلى السماء مجددا وتتحرك شفتها متمتمه بها مسات غير مسموعة حتى وجدت الجنود يحملون التماثيل الثلاثة ويصعدون بها إلى المنصة الخشبية ويسير من خلفهم خالد ومن معه فتصارعت أنفاسها وهللت الالوف المتواجدة حتى وجدوهم يصعدون المنصة بعدها التفت قائد الحرس إلى شرفة قصر الحاكم وانحنى إليه فأشار إليه بأن تبدأ المنافسة فالتفت مجددا إلى خالد والفقيرين معه ثم أشار إلى أحد الفقيرين ستبدأ أنت أين ستضع دروعك الثلاثة؟ فنظر اليه الفقير في صمت ثم تقدم بعدما فكت قيوده ونظر إلى زيكولا، ثم التفت إلى تمثاله ونطق سأحمي ذراع تمثال الأيمن من أعلى وفخذ تمثال الأيسر وأسفل بطنه فصح قائد الحرس بأحد جنوده ضع دروعه كما أراد فوضع الجندي دروعا حديدية صغيرة تلائم الأماكن التي أرادها الفقير ثم حمل تمثال ومعه جندي آخر إلى أمام زيكولا، لا تفصلهما سوى أمطار قليلة صمتت الأهازيج وصمت من يتواجهون، وكان أنفاسهم قد حبست ثم نطق قائد الحرس مجددا إلى الفقير سينطلق كل سهم من سهامك الثلاث حين تشير إلى حارس زيكولا. فرد الفقير بصوت واحد حسنا ثم أشار القائد مجددا إلى الرجل الضخم الذي يمسك بذراع الزيكول الحديدي بأن يحرك احدى ذراعها فابتسم الرجل مبرزا أسنانه الصفراء الكبيرة ثم جذب الذراع الحديدية نحوه فبدأت التروس الحديدية تتحرك ببطء وتسرع من حركتها شيئا فشيئا ويتحرك معها القرص الخشبي وما عليه من سهام حتى زادت سرعته كثيرا وأصبح يدور دون أن تظهر ما عليه من سهام ويدور حول نفسه ثم ينتقل بين العمودين الخشبيين في حركة عشوائية لا يستطيع أحد توقعها وخالد ينظر إلى ذلك القرص وقلبه يضق بقوة ويحدث نفسه مستحيل أن نحدد اتجاه السهم حتى أشار الفقير الأول إلى حارس الزيكولا فجذب الرجل الذراع الخشبي القصير على الفور فانطلق السهم الأول نحو تمثاله فأصاب عنق التمثال فصاح الحضور ثم أكمل القرص دورانه وبعد لحظات أشار الفقير مجددا إلى الحارس فانطلق السهم الثاني فاخترق ذراعه الأيسر فصح الناس مجددا وظهر التوتر على وجه الفقير ونظر إلى زيكولا كثيرا وإلى قرصه الذي يدور ثم أشار إلى الحارس من جديد فانطلق سهمه الاخير فاصطدم بدرعه الحديدي فوق أسفل بطن تمثاله فزاد صياح أهالي زيكولا ودقت الطبول وابتسم الفقير قليلا بعدما لم يصب تمثاله سوى سهمان ثم اشار قائد الحرس إلى الفقير الآخر هيا تقدم لتحمي تمثالك فتقدم هو الآخر وفعل مثلما فعل الفقير الأول وكلما أشر إلى حارس الزكولة صاح الناس مجددا حتى صاح حين انتهى من سهامه الثلاث ولم يصب تمثاله سوى سهم واحد اخترق بطنه السفلى، وقد رقص فرحا مع دقات الطبول بعدما ايقن أنه قد نجى بذلك حتى أشار قائد الحرس إلى خالد هيا لم يعد سواك إما أن تنجو بأن لا يصيب تمثالك سهام أو يصيبه سهم واحد أو يصيبك سهمان فتعاد المنافسة بينك وبينه ثم أشار إلى الفقير الأول أما غير ذلك فستكون ذبيح غد فتقدم خالد نحو تمثاله ووقف أمامه دون أن يفعل شيئا فصح به قائد مجددا هيا أسرع فنظر خالد إلى قرص الزيكولا والذي زرعت به سهام من جديد ثم نظر عاليا إلى شرفة قصر الحاكم حيث تجلس أسيل بعدها نظر إلى تمثاله وأغمض عينيه وتمتم بآيات قرآنية ثم فتحهما ونظر إلى القائد أريد أن أضع دروعي كي تحمي صدر تمثالي وعدد ذراعه الايسر ثم صمت مجددا ونظر إلى الزيكولا، ثم التفت إلى تمثاله وأريد أن أحمي رأس تمثالي فأشار القائد إلى جنوده بأن ينقل تمثاله أمام زيكولا، وأن يضعوا دروعه مثل ما أراد ثم أمر حارس زيكولا بأن يبدأ دوران قرصها فبدأت التروس تتحرك من جديد وخالد يراقب القرص الذي يدور مسرعا ويتحرك بين العمودين الخشبيين حتى سمى الله ثم أشار إليه فانطلق السهم الأول فصاح الجميع حين أصاب فخذ تمثاله الأيمن فدق قلب خالد بقوة ودق قلب أسيل وانتفض وكأنها تسمع دقاته والقرص يواصل دورانه وخالد لا يعلم ماذا يصنع لا يرى تلك السهام بالقرص وأيهما سينطلق ثم اشار إلى الحارس مجددا فانطلق السهم الثاني فأصاب فخذه الأيمن مرة أخرى فأمسك خالد برأسه وحدث نفسه وكأن أنفاسه قد تقطعت تمالك يا خالد تمالك عليك أن تفكر قليلا لم يعد سوى سهم واحد إما أن تعاد المنافسة وإما أن تكون ذبح غد وأسيل تحدث نفسها تمالك يا خالد تمالك ثم نظر إلى القرص مجددا والجميع أنفاسهم محتبسة ينتظرون اشارته الأخيرة وحارس الزيكولا يبتسم ويتأهب كي يجذب ذراعها ومسالت عينا خالد تتحرك مسرع بين قرص الزيكولا وبين تمثاله الواقف أمامه أثيل تتمتم وتتحرك شفتها في توتر وتلمع عيناها بالدموع. حتى أنها لم تستطع أن تواصل جلوسها ونهضت لتقف مكانها وأغمضت عيناها بعدما وجدت خالد يشير إلى حارس سيكولة بأن يطلق سهمه الأخير. الجزء التاسع عشر أشار خالد إلى حارس زيكولا بأن يطلق سهمه الأخير وقد احتبست أنفاسه حين بدأت يد الحارس تجذب ذراع زيكولا. ثم انطلق السهم الثالث فأصاب فخذ تمثاله الأيمن مرة أخرى فصاحت الألوف المتواجدة بأنه ذبيح زيكولا. ودقت الطبول من جديد وقد اختلفت دقاتها عما قبل المنافسة وخالد ينظر إلى تمثاله في ذهول وقد احمر وجهه وزاد العرق على جبينه ثم نظر إلى من ينقصون ويحتفلون وكأنه لا يصدق نفسه وحدث نفسه في ذهود أنا؟ سأذبح غدا؟ تتصارع أنفاسه ويدق قلبه بقوة ويضع يده حول رقبته يتحسسها وكأنه في كابوس يود أن ينتهي منه أما أسيل فقد غادرت شرفة الحاكم على الفور بعدما لم يستطع خالد النجاة من السيكولا. وقد أثار مغادرتها فجأة دهشة الحاكم وزوجته وأسرعت إلى حجرتها تحدث نفسها لو وضعت دروعك لتحمي فغضة مثلك الايمن لنجوت ماذا أفعل؟ سيذبح غدا؟ ودموعها على وجهها وتسرع وأقلها لا يتوقف عن التفكير وتتحدث إلى نفسها مجددا بصوت مسموع أنا من سبب كل ذلك أنا من أخبرته عن مكان رأس المثلث ما تركته يدفع من وحداته الكثير دفعة واحدة دون أن أوقفه كان للحق أن أعترض على ذلك أنا ما دفعت به إلى الزكولة ثم دلفت إلى حجرتها وما زالت تصيح إلى نفسها ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ سيذبح من أحبه غدا ثم وضعت رأسها بين يديها وصمتت وكأن أصابها الهدوء أصبح الطريق الممهد بين المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية مزدحما بالكثير من العربات والأحصنة والمشاه من أهالي زيكولا بعدما بدأ الكثيرون منهم ينتقلون إلى المنطقة الشرقية حيث أرضوا الاحتفال وكان بينهما عربة بها خالد مكبل اليدين والقدمين وأمامه قائد حرس الحاكم والذي نظر إلى خالد ستبيت ليلى ببيت فقراء المنطقة الشرقية فلم يرد خالد وظل صامتا فأكمل قائد عليك أن تسعد بما أنت فيه ستموت فداء لمولود الحاكم ترى كم ستجلب السعادة لكل هؤلاء الأشخاص ثم أشار إلى خارج العربة وصمت ثم أكمل بعض لحظات أترى ذلك الزحام؟ إنه ليس زحام الأكبر إن الكثيرين لم يحضروا زيكولا اليوم هناك من خرجوا بعد فتح باب زيكولا، ولكن مع شروق شمس غد سيغلق بابها وسترى كم من أهل زيكولا سيحتفلون معك بيوم عيدنا فصح به خالد غاضبا أريدك أن تصمت أريدك أن تصمت ظهر الغضب على وجه قائد الحرس وتقوست حاجبه ثم صمت وتابع خالد نظره عبر نافذة العربة مر الوقت وقد وصلت العربة إلى المنطقة الشرقية مع غروب الشمس ومرت أمام البحيرة التي طالما مكث خالد على شاطئها ثم أسرعت بأحد شوارع تلك المنطقة حتى توقفت أمام بيت يتواجد أمامه الكثير من الجنود فنظر القائد إلى خالد في غلظه هيا لقد وصلنا بيت الفقير ما زالت أسيل بحجرتها بقصر الحاكم تجلس على أرضية الحجرة مسندة ظهرها إلى الحائط وتنظر إلى أوراق خالد أمامها حتى انهضت وأحضرت ورقة جديدة وأمسكت بقلمها وأزادت من إضاءة المصباح الناري وكتبت سيمت من أحبه غدا وأنا من سيحتفل ثم توقفت يدها عن الكتابة ونظرت إلى ما كتبته فمزقت الورقة ثم نهضت لتتحرك جيئة وذهابا والتوتر يكسو وجهها حتى نظرت خارج شفتها فوجدت الظلام قد حل وبدأت العلعاب النارية تضيء سماء زيكولا. ثم سمعت صوت وصفتها يأتيها من الخارج سيدتي سيد الحاكم يسألك إن كنت تودين الذهاب ضمن موقبه غدا إلى المنطقة الشرقية فلم تجبها أسيل ثم حملت أوراق خالد وأوراق أخرى معها وهمت لمغادرة الحجرة زج بخالد إلى إحدى غرف بيت الفقير بالمنطقة الشرقية وظل قابعا بها وسط ظلامها ينام على جنبه لا يستطيع أن يفكر في شيء يستمع إلى صوت الألعاب النارية بالخارج والى احتفالات الأهالي ولكنه لا يرى أمامه سوى الذبيح الذي أطاح السياف برأسه لا يعلم هل يريد أن يمر الوقت سريعا كي تنتهي تلك اللحظات التي يعيشها أم يمر ببطء لعل تلك اللحظات تحمل أملا جديدا حتى فتح باب الغرفة ودلف إليه أحد الجنود ومعه رجل آخر قصير القامة وتحدث الجندي إلى خالد أيها الفقير انهض ستحلق رأسك الآن فرد خالد مندهشة ماذا؟ فأكمل الجندي لابد أن يكون ذبيح زيكول حالق الرأس فصمت خالد ثم أشار الجندي إلى من معه بأن يستعد لبدء عمله فاقترب من خالد والذي بدا عليه اليأس والاستسلام ولم يتحرك ثم وضع على رأسه مادة خضراء لزجه أخرجها من وعاء زجاجي بحقيبته وبدأ يدلكها بين شعر خالد الطويل ويضع المزيد منها ويزيد من تشبع الشعر بها ثم وضع القليل منها على لحيته ودلكها هي الأخرى ثم أخرج آلة حادة تشبه السكين الصغير ولكنها أقل سنكم وبدأ يحلق شعر خالد والذي بدا عليه الاستسلام كصاحبه وتساقطت خصلاته بجواره متلاصقه وخالد يجلس صامتا ينظر إلى الجندي أمامه وكلما سأله الحلاق عن شيء لم يجبه حتى انتهى الحلاق من رأسه ثم أسرع فقص لحيته وابتسم إلى خالد لقد انتهينا ايها الفقير ثم أخرج سطحا لامعا من حقيبته انظر إلى نفسك ثم وضعه أمامه بمكان تتخلله الإضاءة عبر باب الغرفة فلمح خالد نفسه وقد هزيل شعر رأسه ولحيته بالكامل وبدا كأنه أصلع الرأس فهز خالد رأسه في حسن ثم تحرك بجسمه إلى ركن بالغرفة ونام على جنبه مجددا واضعا ذراعيه أسفل رأسه مرت ساعات قليلة واقترب فجر يوم زيكولا، وقد سيطرت الدهشة على قصر الحاكم بعدما اختفت الطبيبة فجأة ولا أحد يعلم أين ذهبت إن غادرت فلماذا تركت أغراضها بحجرتها؟ لا يعلمون أنها قد وصلت إلى المنطقة الشرقية واتجهت إلى بيت الفقير حتى أوقفها أحد الجنود فابتسمت إليه أنا طبيبة زيكولة وأريد أن أرى الفقير الآن فصمت الجندي ثم أجابها حسنا سيدتي ولكن عليك المغادرة سريعا ثم فتح باب الغرفة ودلفت إليها فوجدت خالد نائما فاتحا عينيه بأحد أركانها وقد حلق رأسه فحاولت أن تتمالك نفسها وأن تمنع سقوط دموعها ثم جلست بركن آخر بالغرفة دون أن تتحدث ومرت دقائق وهي تنظر إليه وكلما أرادت أن تتحدث تصمت مجددا وخالد ينظر إليها صامتا حتى نطقت كيف حالك يا خالد؟ فلم يرد خالد فصمتت مجددا ثم أكملت بصوت هادئ كنت أحذرك دوما حين كنت تفقد ذكاءك أنقذت الفتى ولم تأخذ مقابلا انقذت الطفل من المرض ولم تقبل أن تأخذ شيئا مقابل الخير واختلط صوتها بالدموع خبطت كأننا في زيكولا، ولابد أن تأخذ مقابلا لكل شيء ثم صمتت قليلا ورشفت بعض دموعها أرى انك غاضب مني ولكنني أعلم أنك تحب الخير أريدك فقط أن تسأل نفسك هل كنت ستظلم احدا آخر ان كنت مكاني ثم نظرت إليه وعلى صوتها مجددا لماذا لا تجب؟ ثم نهضت وتحركت نحوه واقتربت منه وأكملت ألم أنك تحبني يا خالد ولكن عليك أن تضاعف حبك الكثير من المرات كي تعلم كم أحبك فنهض خالد من نومته وجلس في مكانه ثم تابعت السيل خالد لن أتركك تموت هنا فرد خالد في ضعف وقد اسند رأسه إلى الحائط ماذا ستفعلين؟ هل ستعطيني من ذكائك؟ وإن كنت ستعطيني فمقابل ماذا؟ لا أمتلك شيئا أعطيه لك مقابلا ثم ضحك ساخرا ونظر إلى سقف الغرفة أنا جيدا أن في تلك المدينة لا بد أن يكون هنالك مقابلا لانتقال الذكاء ثم تحدث في هدوء اذهبي واحتفل غدا مع من يحتفلون إنهم ينتظرون ورودك غدا إنهم ينتظرون ابتسامتك إليهم فصمت تسيل حتى دلف الجندي إلى الغرفة ونظر إليها سيدتي عليك أن ترحلي فنظرت أسيري إلى خالد ثم بدات تخطو خارجة من الغرفة وما إن وصلت بابها وكاد الجندي يغلقه حتى أسرعت عائدة إلى خالد ونظرت إليه ووضعت رأسه بين كفيها خالد أريد أن تقبلني فنظر إليها خالد ماذا؟ فأكملت أريدك أن تقبلني فحسب ثم تسقطت دموعها من جديد أريدك أن تقبلني يا خالد إن كنت تحبني حقا فقبلني فصمت خالد فابتسمت والدموع تملأ عينيها حسنا سأقبلك أنا ثم بدأت تقبله والجند ينظر إلى ما تفعله أسيل في دهشة ويبتسم وكأنه يتمنى لو كان هو الفقير بعدما طالت قبلة أسيل وكأنها لا تأبه بشيء مما حولها حتى انتهت ثم نظرت إلى خالد مرة أخرى وغادرت على الفور أشرقت الشمس وأغلق باب زيكولا وتعالت مع غلقه دقات الطبول حتى فتح باب غرفة خالد وتقدم إليه قائد الحرس هيا ستبدأ الاحتفالات بعد قليل ثم عمر جنوده بأن يحضروه وأركبه عربة يغطيها قماش أسود اللون يستطيع خالد أن يرى الناس من خلال فتحة صغيرة به دون أن يراه من خارج العربة وتحركت العربة وخالد ينظر إلى الكم الهائل من الناس الذين يسيرون بانتظام. ويرتدون ملابسا تبدو جديدة الرجال يمسكون بايدي النساء والفتيان يمسكون بأيد الفتيات ويسيرون في فرحة شديدة يضع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد وتظلهم الموسيقى التي يعزفها مجموعة من الأشخاص أصحاب زي مختلف ثم نظر حزينا إلى الشبان الذين يمتطون احصنتهم وخلف كل شاب فتاته تلف يدها ليسرى حول خصره واليمنى تمسك بها ورودا وتلوح بها ينظر إلى الحركات البهلوانيه ويزيد حزنه بأنهم يحتفلون بذبحه يتحدث إلى نفسه بأنه قد احتفل معهم منذ شهور بذبح فقير غيره إنهم لا يشعرون بما يشعر به الآن تسير العرب وسط الزحام وقلب خالد يدق بقوة حين يجد الصبيان يشيرون إلى عربته ذات القماش الأسود ويصيحون انظروا إنها عربة الذبيح والذين صاحوا مجددا حين أشاروا إلى عربة فخمة تسير بالموكب إنها عربة الطبيبة هي لنلتقط الورد وخالد ينظر إليهم في أسا ويتذكر حين التقط وردة أسيل وابتسمت إليه حين أصابته الدهشة بعدما ظهرت فتاة أخرى غير أسيل وبدات تلقي بالورود تعجب من يسيرون وأكمل الموكب مسيره حتى وصل الجميع إلى ساحة الاحتفال الوف من اهالي زيكولا متواجدون الجميع يقفون امام منصه الذبح ينتظرون وصول الحاكم كي يبدا الاحتفال وخالد يمكث بعربته يعلم انها لحظات وسينتهي كل شيء الجميع يترقصون الفتيان يداعبون الفتيات والفتيات ترقصن وتهتز اجسادهن مع الموسيقى وتبدو عليهن السعادة الشديدة والزحام بكافه ارجاء ساحه الاحتفال وبينهم يامن الذي يتحرك بصعوبه ويريد أن يصل إلى صفوف الأولى القريبة من المنصة، وقد بدأ عليه التعب الشديد، وربما كان الوحيد بين من يحتفلون الذي لا يرتدي ملابسا طليق بذلك الاحتفال، بل كانت ملابسه باليه تلائم وجهه الذي يكسوه الحزن، حتى سألته فتاة لماذا لا ترقص؟ فلم يجبها وأكمل سيره وسط الزحام حتى ضقت الطبول وعلى معها صوت النفير بعدما وصل الحاكم وزوجته ومساعديه. واتخذوا أماكنهم بسرداق فخم مرتفع أمام منصة ثبح ثم صعد رجل ضخم إلى المنصة الخشبية وبيده سيف طويل ونظر إلى حاكم وانحنى له بعدها دقت الطبول كثيرا وصمتت الموسيقى وصعد جنديان اقوياء يجران خالد حالق الرأس مكبل اليدين والقدمين فدقت الطبول مرة أخرى ونزل أهل المدينة جميعهم على ركبهم بعدما اسقط خالد على ركبتيه، والناس ينظرون إليه وبينهم يامن الذي اثر أن يغمض عينيه ثم نظر السياف مجددا إلى الحاكم فأشار إليه أن يتابع عمله وكاد يوخز ظهر خالد كي يشق برأسه حتى صاح فتى بين من يقفون إنه غني إنه غني فنظر إليه خالد فوجده ذلك الفتى الذي أنقذه من الغرق من قبل ثم صاح رجل آخر نعم إنه ليس فقيرا ففتح يا من عينيه ثم نظر إلى خالد فوجده ليس شاحبا فصح هو الآخر نعم إنه ليس فقيرا وخالد ينظر إلى ذراعه في دهشة وقد زال شحوبهما ثم وجد الفتى يسرع إلى منصة ويثو على ركبتيه بجواره ويتحدث إلى الحاكم ومن معه وقد عال صوته انظروا إليه إنه ليس فقيرا وأنا أيضا لست فقيرا إن كنتم تريدون أن تذبحوا من ليس فقراء احتفالاً بمولودكم فاذبحوني معه ثم فوجئ خالد بأم الصبي الذي انقذه من ضربة الشمس تسرع مع طفلها إلى المنصة وتشفو على ركبتيها وصاحت: لقد انقذ هذا الشاب ولدي ولن أتركه يموت ظلماً حسناً أنا وولدي لسنا فقراء أيضاً فاذبحونا معه ثم صاحت فتاة من بين من يقفون بالأسفل وكانت فتاة الليل بالمنطقة الشمالية أقسم أنه ليس فقير أنا أعرف هذا الشخص جيدا انظروا إلى جلده كيف يكون هذا جلد فقير ثم صاح يامن مجددا منذ متى يذبح الأغنياء هنا حتى فوجئ بجميع من كانوا يعملون معه بتكسير الصخور يصيحون جميعا إنه ليس فقير إنه ليس فقير وسادت الضوضاء ساحة الاحتفال وصعد الكثيرون إلى المنصة وسقطوا على ركبهم بجوار خالد وجميعهم يقولون إن كان سيذبح فإنهم يريدون أن يذبحوهم أيضا طالما تواجد الظلم بذلك اليوم حتى نظر السياف إلى الحاكم وكأنه لا يدري ماذا يفعل بعدما امتلأت المنصة بالكثير من عمال زيكولا. فنهض الحاكم وسأل أحد مساعده أين طبيبة زيكولا؟ فاجابته إحدى الوصفات ليس لها وجود منذ الامس سيدي فصاح إلى مساعده أريد طبيبة تلك المنطقة على الفور فتقدم أحد الأشخاص وانحنى إليه ثم تحدث أنا طبيب المنطقة الشرقية بعد الطبيبة أسيل فنظر إليه الحاكم أريدك أن تخبرني كم يمتلك هذا الشاب من ذكاء فانحنى إليه الطبيب مجددا حسنا سيدي ثم اتجه الطبيب إلى المنصة واقترب من خالد والصمت قد خيم على الجميع يترقبون ذلك الطبيب وقلب يامن ينطفض بقوة واحتبست أنفاسه وهو يراه يضع يده على جلد خالد ويمسك بثنياته ثم نظر إليه كثيرا ثم عاد إلى الحاكم سيدي إنه ليس فقير إنه يمتلك الكثير من وحدات الذكاء تجعله أكثر ثروة من الكثير من أهالي زيكولا فسأله الحاكم وكيف لم ينجو من زيكولا؟ فابتسم الطبيب نعلم جميعا إن زيكولا لا تمثل قدرا يا سيدي وقد لا ينجو منها اكثرنا ثروة فصمت الحاكم ثم نظر إلى الطبيب مجددا ولماذا اختارت الطبيبه وهو يمتلك تلك الوحدات من الذكاء أتريد أن يكون الاحتفال بولدي بان اظلم احدا ثم تابع إنها بما فعلته خائنه لزيكولا ثم نظر إلى أحد مساعديه لم تعد تلك الفتاه طبيبه زيكولا بعد اليوم بل لم يعد لها مكان بزيكولا لا يوجد بيننا مكان لخائنه ثم نظر إلى خالد الذي كان يترقب الحاكم دون أن يسمع حديثه بينه وبين مساعديه وطبيبه لقد عفونا عنك يا بني إننا لا نظلم احدا ليست زيكولا أرضا للظلم سيكون مولودي أكثر سعادة وفخرا باحتفالك معنا ثم أمر قائد الحرس بأن يطلق صراحة فصاح الجميع مهللين وأسرع يامن إلى المنصة واحتضن خالد ودموعه تتساقط لقد نجوت يا صديقي لقد فعلتها كنت أعلم أنك ستنجو ثم اقترب خالد من ذلك الفتى الذي صعد إلى المنصة فابتسم الفتى واحتضنه مبارك عليك أيها القوي فابتسم خالد وعيناه تلمعان بالدموع لقد أنقذت حياتي فابتسم الفتى أنت من أنقذت حياتي اولا ثم بدأت الاحتفالات من جديد وتعالت الموسيقى والتي بدت وكأنها أكثر بحجة وبدأت الفتيات ترقصنا من جديد والكثير من أهل زيكولا يتجهون إلى خالد ليصافحوه وخالد يسير بينهم وتتقلب عيناه بكل مكان يتحرك بين الزحام بصعوبة يبحث عن شخص واحد لا يريد سوى أن يجده إنها أسيل يتحرك في كافة الاتجاهات ويتمنى أن يجدها ويسأل كل من يقابله هل رأيت الطبيبة؟ والموسيقى تتزايد وخالد يبحث بين الفتيات وكلما وجد فتاة تشبهها يقترب منها حتى يعتذر حين لا يجدها هي حتى هتأصبه اليأس وغادر ساحة الاحتفال وجلس على جانب أحد الشوارع وحيدا بعدما فقد يام وسط الزحام وظل يفكر بما حدث له وكانه لا يعي شيئا مما عاشه وينظر إلى ذراعيه مجددا ويسأل نفسه كيف حدث ذلك وأين أسيل ولماذا لم تحتفل مع أهل زيكولا كعادتها حتى اقتربت منه طفلة صغيرة سيدي عليك أن تذهب إلى البحيرة الآن فابتسم خالد إليها لماذا؟ فابتسمت الطفلة ثم جلست بجواره وأكملت لا أعلم لقد أخبرتني الطبيبة بالأمس بأن أخبر من ينجو من الذبح بأن يذهب إلى البحيرة الجزء العشرون اتسعت حدقت عيني خالد بعدما سمع هذه الكلمات الطبيبة أسيل ثم أصرع عدوا إلى البحيرة يدق قلبه بسرعة لا تنطق شفتاه سوى بكلمة واحدة اسيل وينطلق بين من يحتفلون ويرتطم بهم ثم ينحني لهم ليقدم اعتذاره ثم ينطلق مجددا وقد ارتسمت البسمه على وجهه حتى وصل إلى شاطئ البحيره وظل يبحث عنها بكل مكان به وصاح بصوته اسيل اسيل ولكنه لم يجدها وظل يصيح بصوته يناديها ولكن دون جدوى حتى اقترب من شجرته التي طالما جلس بجوارها وقد بدا على وجهه الحزن فلمح ورقه قد علقت بتلك الشجرة وتحرك مع الرياح فالتقطها على الفور فوجدها تبدو كرسالة تركتها أسيل وقد كتبت بها لا أعلم كيف أبدأ حديثي ولكنني أتمنى أن تقرأ كلمات تلك يا خالد ربما لست ماهر في الكتابة مثلك ولكنني أريد فقط أن أعبر عما يدور بذهني أريدك أن تعلم كم كنت أحبك لقد أببتك منذ رأيتك تنقذ الفتى من الغرق وأنت من جعلني أشعر بالأنانية بعدما لم أردك أن تغادر وتترك زيكولا. كنت أظهر لك مساعدتي ولكني لم أتمنى لك لحظة واحدة أن تغادر خالد لم أستطع أن اراك بها زيكولة وأظل انا أحتفل بذلك اليوم أريدك بعد أن نجوت أن تخبر غيرك بأنك تمتلك أغلى كتاب بتاريخ زيكولا. كما أنك تمتلك أيضا أغلى قبله بتاريخها أتتذكر حين أخبرتني أنك لا تمتلك شيئا تنال مقابله وحدة ذكاء إنك لا ترى ما تمتلكه يا خالد لقد رأيت ذلك كان تكفيني تلك القبلة كي أدفع لك أغلى الأثمان مقابلا لها كي تنجو من ذلك اليوم وتعود إلى حبيبتك ذكيا كما كنت أريدك فقط أن تعود إليها وتعيشا سعيدين أنا أعلم أنها لن تجد مثلك وأعلم جيدا أنني لن أستطيع العيش بعالمك عد إليها واتمنى أن تتذكرني بين الحين والآخر ربما تجد ذلك النجم بالسماء فإن وجدته فعلم أنني أراه أيضا وأتمنى لك السعادة وقتها أعتقد أنني لن أترك السماء ليلة دون أن أتأملها بحثا عن ذلك النجم لقد أخبرتك أنني إن تركت زيكولا سأتركها لسبب قوي للغاية ولا أعتقد أنني سأجد سببا أقوى من إبقائك على قيد الحياة وأريدك أن تخبر يامن أنني أعلم جيدا أنه من يحب سيفعل كل شيء من أجل من يحبه سأذهب إلى بلد بيجانا وسأعمل هناك طبيبة أيضا اعلم انهم في حاجة الي وسأخبرهم دوما عن ذلك الشاب الذي أتى إلى سيكولا وعمل الكثير من الخير دون أن يتقاضى مقابلا له وفي النهاية اسمح لي يا خالد لقد احتفظت بأوراقك التي طالما جعلتني أشعر بسعادة لم أذقها من قبل وأتمنى أن تكون قد شعرت بكلماتي وعلم أنني لست ماهر بالكتابة ولكن علي أن أرحل الآن قبل أن تشرق الشمس ويغلق باب زيكولة. فهم سخالد إلى نفسه هائما باب ثم أسرع يعدو تجاه باب يجري ولا يشعر بشيء من حوله يجري ولا تدور برأسه سوى كلمات أسيل يجري مسرعا كأنه لم يجري من قبل يتمنى أن تنقله الريح إلى ذلك الباب من يراه يندهش ويرتطم بهذا وذاك ويواصل عدوه ويسقط وينهض ليعد مرة أخرى يستمع إلى أنفاسه المتسارعه ويكمل عدوه سقطت منه الورقة فتركها وأكمل طريقه حتى وصل إلى باب سيكولا فوجده مغلقا وأمامه حارس ضخم الجثة فصاح به خالد أريد أن أخرج فابتسم الحارس لقد أولق الباب مع شروق شمس اليوم فصح خالد مجددا لابد أن أخرج فظهر الغضب على وجه الحارس حتى صح خالد مرة أخرى وحاول أن يزيح الحارس بذراعه، فدفعه الحارس بدرعه فعاد خطوات إلى الخلف وسقط ثم نهض مجددا وعاد إلى الحارس أريد أن أخرج فضربه الحارس ضربة قوية بدرعه اسقطته على ظهره وجعلت الدماء تنزف من وجهه فاقترب منه يامن وأمسك بكتفيه. هيا يا خالد لابد أن نرحل من هنا فنهض خالد مجددا ونظر إلى باب الضخم وانتفخت عروق رقبته وصاح بصوته وكأنه يود أن يهز جدران تلك المنطقة اسيل اسيل فجذبه يامن هيا يا خالد هيا لابد أن نرحل عن هنا ثم أعطاه ورقة أسيل التي سقطت منه وابتسم إليه لا تستطيع أسير العودة إلى هنا مجددا كانت تعلم أنها ستصبح في نظر تلك المدينة خائنة، ففضلت أن تتركها بكافه ما تمتلكه. فصاح به خالد إنها ليست خائنة. فابتسم يامن. على ذلك يا صديقي. لقد قرأت تلك الورقة. ثم نظر إليه. لقد ضحت بكل شيء من أجل حياتك يا خالد. أنت تعلم ما كتبته إليك، ما تمنته لك أن تعود إلى حبيبتك في عالمك، وأن تعيش حياتك سعيدا هذا سيكفل لها السعادة عليك أن تفعل ما يجعلها سعيدة الآن فنطق خالد حزينا كان لابد أن تعرف أن حويبة تلك قد تزوجت فصمت يامن ثم ابتسم إليه لن تستطيع أسيل العودة إلى هنا ولن تستطيع أن تلحق بها عليك أن تعود إلى بلدك لقد فعلنا الكثير كي تحقق امنيتك بعودتك إلى بلدك فجلس خالد أمسك برأسه وحدث نفسه بصوت مسموع لم أكن لارضى أن تفعل ذلك فصح به يامن ولكنها فعلته ولم يعد هناك وقت لما تفعله الآن هيا انهض ثم جذبه، أعلم أنك صديقي ولكن أيها الصديق لا أريدك أن تظل هنا ببلدي عليك أن تعود إلى بلدك فضحك خالد ساخرا بلدي كيف لابد وان صاحب البيت بالمنطقة الغربية قد عاد إليه وانتهى كل شيء فصمت يامن ثم أكمل مبتسما أو ربما لم يعد بعد ثم أكمل سيعود إلى بيته بعد غد فنظر إليه خالد متعجبا كيف وقد أخبرنا الفتى بأنه سيعود إلى بيته مع يوم السيكولة فابتسم يامن أعتقد أن مئتي وحده الذكاء كافية لتجعله يترك بيته ليلتين فنظر إليه خالد في دهشة مئة وحده فابتسم يامن نعم فسأله خالد مجددا أعطيته مئتي وحده فأجابه يامن نعم فنظر إليه خالد كيف تدفع تلك الوحدات؟ فأجابه يامن وما زالت الابتسامة على وجهه ليست أسيل فقط من تقدم المساعدة حين جعلتنا نتخلص من اخذي وحدات الحماية كي نأكل دجاجا ونوفر وحدتين كل يوم لم أكن أكل الدجاج ثم زالت ابتسامته لم أخبرك من قبل أنني لا أحب الدجاج وسامحني لأنني لم أحضر منافسة الزكولة بالأمس كان لا بد وأن أمكث هنا أمام ذلك الباب وانتظر النهار بأكمله كي أجد صاحب البيت وأقدم له عبدي قبل أن تفقده ويضيع كل شيء فسأله خالد وما مقابل تلك الوحدات يا يامن فنظر إليه يامن لا تكفي تلك الوحدات مقابلا لتلك الشهور التي كنت بها صديقا وفيا لي فابتسم خالد ثم احتضنه فهمس يامن إلى أذنه هيا عليك أن ترحل الآن الطريق إلى المنطقة الغربية طويل هنالك ينتظرك عياد ستعطيه ذلك الحصان حين تصل إليه ثم اشار إلى حصان أسود قد عقله بالقرب منهما وتبدو عليه القوة فسأله خالد وكانه لا يصدق مفاجآت يامن ومن أين لك بهذا الحصان؟ فابتسم يامن لا تقلق لقد استأجرته كي آتي به إلى هنا كان لا بد أن أسرع إلى هنا ولكنني تذكرت أن الحصان لابد وان يعود إلى صاحبه بالمنطقة الغربية وأنا إن ذهبت إلى هناك كي أعيده فكيف أعود إلى هنا مجددا؟ ثم أكمل ضاحكا أنا جئت به وأنت ستعود به فابتسم خالد أكيد مشلاء صاحب زيك يا يامن فابتسم يامن ها أنت قد عدت إلى لهجتك الجميلة يا صديقي هيا لا تضيع وقتك وتذكرني دائما وأنا سأظل هنا لأحكي للصغار أن صديقي صاحب أغلى كتاب وأغلى قبلة بتاريخ زيكولا القبلة التي أنقذت حياته يوم زيكولا. ثم أتى بالحصان إلى خالد فامتطاه خالد ونظر إليه يامن تعلم أن هنالك شابا قد يكون أخي بالمنطقة الشمالية ان قابلته يوما وكان في حاجة إلى مساعدة فلا تتأخر عليه فابتسم يامن ثم ضرب مؤخرة الحصان بيده وصاح هيا إلى طريقك سيعطيك إياد كتابك حين يجدك أما أنا سأذهب لأحتفل مع أهل زيكولا. أشعر أنني في حاجة كي أرقص مع إحدى الفتيات كثني تلك الجرعة من الحزن في الأوقات السابقة بدأ خالد يتحرك بحصانه وينظر إلى يامن الذي يقف مبتسما ويلوح له بيده والحصان يتحرك ببطء وخالد ينظر إلى بيوت المنطقة الشرقية وقصورها التي عاش بينها لشهور حتى اختفى يامن عن أنظاره وتحرك نحو البحيرة فابتسم ثم اقترب منها وارتجل ونزل ليشرب من مائها ثم حصانه مجددا وأمره أن ينطلق في طريقه إلى المنطقة الغربية والشمس تسطع فوق رأسه الحليق يتطاير قميصه مع الهواء ويسرع حصانه كأنه سهم يشق الطريق نحو الغرب بينما تنطلق أسيل بحصانها خارج زيكولا تجهبي جان نحو الشرق يسير كلاهما في طريقه. ويبتعد كل منهما عن الآخر خالد لا يفكر إلا في كلمات أسيل وأسيل لا يدور برأسها سوى خالد يبتسم حين يتذكر حديثه إليها عن التلفزيون وتبتسم هي عندما تذكرت احمرار وجهه حين قبلته ينطلق الحصانان كل نحو قدره الذي اختاره صاحبه وتتحرك فوقهما الشمس من الشرق إلى الغرب وكأنها تراقبهما على ظهر تلك الأرض وهما مجتمعان للمرة الأخيرة وخالد يسرع ويقلب عينيه بين صحراء زيكولا وكأنه يودعها وينظر إلى مناطقها التي يمر عليها ويشير إليها بيده وكانه يخبرها بأنه سيرحل وأسيل تغمض عينيها كأنها تتمنى لخالد أن يحقق ما يريد حتى بدأت الشمس في الغروب إذانا برحيل ذلك النهار حل الليل وقد وصل خالد إلى أطراف المنطقة الغربية واتجه نحو البيت الذي يقصده على الفور وما إن وصله حتى دلف إليه بحصانه وهنالك وجد إياد في انتظاره والذي صاح لقد سمعت بما حدث اليوم هنيئا لك يا صديقي فابتسم خالد شكرا يا صديقي فثم ارتجل وأشار إلى حصانه هذا هو الحصان الذي استأجره يامن إنه أسرع حصان رأيته بزيكولا. لقد أحسن يامن الاختيار تلك المرة فابتسم إياد ثم أخرج كتابه وهذا هو كتابك فابتسم خالد ما زلت أدين لك بأجر متابعة حفر ذلك النفق. فضحك اياد لقد أعطاني يا من ذلك الأجر. لم أطلب الكثير. فابتسم خالد. يا من؟ فسأله أياد. هل سترحل الآن؟ فابتسم خالد. نعم. فأكمل اياد لقد قرأت بعض صفحات من كتابك. لقد أصعدك الحظ يا خالد. إن ليلى بدرا ايضا سيكون سرداب فوريك مضاءا فابتسم خالد بعدما تذكر أن سرداب يكون مضاء ليلة البدر ثم نظر إليه اياد وأعطاه مصباحا ناريا ذلك المصباح سيلزمك حتى تمر من النفق إن التهوية بنفقنا جيدة ولكن تعلم أن إنارة ذلك المصباح ستنتهي مع انتهاء زيته فابتسم خالد حسنا ولكن عليكم أن تغلقوا طرف ذلك النفق بعد ذهابي فابتسم اياد بالطبع يا صديقي إن اكتشف أحد ما فعلنا فسنصبح خائلينا لزكولة فوضع خالد يده على كتف إياد ثم صافحه ووضع كتابه بين بطنه وبنطاله أسفل قميصه واتجه إلى فتحة ذلك النفق ونزل السلم الخشبي بها وبيده المصباح وأشار إلى إياد مودعا له بعدها نظر خالد إلى النفق الأفقي فوجده مظلما فسمن لها وبدأ يسحف على ركبتيه وبيده المصباح وينظر أمامه ويحدث نفسه ليست إلا أنطار وأكون خارج زيكولة وينظر أمامه يتحرك مسرعا ويشعر أن نشاطه قد عاد إليه بعدما افتقده الأيام السابقة يحدث نفسه أرحل من أجل اسيل أرحل من أجل جدك أرحل من أجل يامن ويواصل زحفه ويتجنب الدعامات الخشبية التي تركها من صنع ذلك النفق يتوقف للحظات ليلتقط أنفاسه ثم يبتسم ويحدث نفسه مجددا ما زلنا في البداية يا خالد هيا ثم يكمل تحركه حتى لمح الفتحة الأخرى للنفق والنور يتسرب خلالها فأسرع من تحركه يجذبه الأمل نحوها هيا, هيا يا خالد هيا إنها لحظات هيا هكذا كان يحفز نفسه ويزحف بقوة حتى وصل إلى تلك الفتحة وقفز إلى خارجها وما زال مصباحه بيده حتى وجد نفسه بأرض رملية يظهرها نور البدر الذي يصطع بالسماء والتفت ليدق قلبه بقوة حين وجد سور زيكولا بشموخه خلفه فصاح فرحا أنا خارج زيكولا أنا خارج زيكولا وظل يعود بقدمه خطوات للخلف وينظر إلى سور زيكولا وإلى ارتفاعه الشهق الذي طالما كان عائقا له حتى انزلقت قدمه في الرمال فجأة وسقط على ظهره وسقط المصباح بعيدا عنه وما لبث أن يمد يده كي حتى وجد جسده يسقط بحفرة وسط الرمال ظل جسده يهوي للأسفل ويرتطم بجدران تلك الحفرة ويهوي أكثر فأكثر دون أن يتوقف ويمسك برأسه التي ارتطمت كثيرا وبدات الدماء تنزف منها حتى بدأت حركته تقل شيئا فشيئا ثم توقف جسده عن الاططام لينظر امامه ليجد نفقا ممهدا يتجه بانحناء لأسفل ولأحد الاتجاهات فصح خالد إنه أحد فرعي سرداب فريق. ثم أخرج الكتاب من بنطاله وقبله وصح إنني لست في حاجة إلى مصباح إنه مضاء بنور البدر ثم أسرع به يجري الطريق يأخذه لأسفل لا يفكر بشيء سوى أن يسرع بذلك الطريق يريد أن يصل إلى ما يريده يعلم أن انحناء الطريق للأسفل ربما لسبب لا يعلمه إنه صمم كذلك ربما كان سببا كي يحتوي فرعيزي كولا بالكامل، أو ربما كانت هنالك فروع أخرى يتحدث إلى نفسه وتدور بعقله تفسيرات لا يأبه بها كثيرا حتى سقط وتدحرج بجسده مجددا فابتسم وانهض وأكمل عدوه وكلما سقط تدحرج قليلا ثم ينهض مجددا ويكمل عدوه وظل يواصل طريقه والوقت يمر وكلما أصابه التعب وقف للحظات كي يلتقط أنفاسه ثم يسرع مجددا ويحدث نفسه ليحفزها هيا يا خالد هيا لم يعد سوى القليل حتى زاد تعبه فجلس وأسند ظهره إلى جدار ومسح بذراعه حبات العرق التي أغرق الجبينه ثم نهض مجددا وصار بضع خطوات حتى وجد صورة تشبه الصورة التي وجدها حين نزل السرداب لأول مرة والصورة التي نقشت على كولا بالمنطقة الغربية فوقف أمامها وابتسم فوريك وما إن مر أمامها حتى شعر بذات الهزة العنيفة التي حدثت من قبل حين مجيئه للسرداب للمرة الأولى ونظر خلفه ليجد جدران السرداب قد بدأت في الانهيار، فابتسم وبدأ يعدو ويسرع والجدران تنهار من خلفه تخطو قدماه مسرعا يعلم أن الانهيار من خلفه يدفعه لطريق المقصود. يسرع ويخشى أن يلحقه الانهيار فتتحطم معه آماله هيا يا خالد يحفز نفسه هيا حتى بدأ الصوت يقل من خلفه وهدأت الحركة العنيفة ولم تعد هنالك انهيارات للجدران وما النظر أمامه حتى وجد نفسه في طريق للسرداب أكثر اتساعا وجدرانه منقوشة بنقوش كثيرة فصاح سرداب فوريك سرداب فوريك الأساسي وأسرع به وترتطم قدمه بالهياكل العظميه المنتشرة بأرضيته وأكمل جريه حتى وصل إلى سلمه الطويل فأسرع إليه وصعد درجاته يخطو العديد منها بخطوة واحدة منه يحدث نفسه لم يعد سوى القليل يا خالد يصعد ولا ينظر خلفه ينظر إلى درجات السلم المتبقية ويخطوها مسرعا حتى وصل إلى اعلاه فتوقف وانحنى يمسك ركبتيه ليلتقط أنفاسه وكأنه يفكر ويتذكر يوم نزوله السرداب للمرة الأولى وحدث نفسه بصوت يسمعه ها أنا قد مررت من السرداب الآن النفق عليك أن يا خالد لا يوجد هواء بالداخل ثم صمت وأكمل ولا توجد اضاءه عليك أن تتذكر جيدا كيف كان مسارك بهذا النفق ثم أغمض عينيه وكأنه يتذكر ثم فتحهما مجددا ونظر إلى الفتحة ذات الألواح الخشبية المتكسرة والتي تصل سرداب فوريك بالنفق المظلم وسمى الله ثم ملأ صدره بالهواء وأسرع إليها فوجد الظلام يسود بداخله وأسرع يزيح شباك العنكبوت التي تملأه ويسرع ويتذكر في لحظات طريقه حين نزله يسرع في الظلام وكلما وجد طريقه خاليا يتقدم أكثر يتحرك كأنه يغتص بأعماق محيط تحركه كمية الهواء التي التقطها منذ دخوله بعدما لم تكفي فتحة ذلك النفق لتدخل المزيد من الهواء وكأنه قد صمم ليكون قبرا للاختناق حتى لو لم يكن مغلقا بالكامل ويبدأ خالد يشعر بالاختناق ولكنه أكمل طريقة وتسارعت أنفاسه ودق قلبه مسرعا وبرزت عيناه حين ارتطمت قدماه بشيء صلب وحين تحسسه أدرك أنه سلم النفق فصعد درجاته على الفور حتى اصطدمت رأسه ببابه الفولاذي الذي قد أغلق حين انكسر اللوح الخشبي فبدأ يدفعه بقوة يعلم أنه يستطيع ذلك يدفعه ويحاول أن يرفعه يحفز نفسه وقد أخرج ما لديه من هواء هيا يا خالد إنها لحظات هيا ويضغط على أسنانه ويدفعه بكتفه حتى بدأ الباب يرتفع قليلا واندفع الهواء إلى صدره هيا يا خالد حتى ارتفع الباب بأكمله وقفز خالد إلى خارجه وسقط بجواره وصدره يعلو وينخفض مسرعا وصاح أنرغات رجعت. أنا رجعت. وأنسك برأسه وكأنه لا يصدق نفسه يجلس بجوار الباب الفولاذي ينظر إليه ويتحسس وجهه وكأنه يتيقن أنه ليس نائما ثم ينظر إلى ملابسه الزيكوليه ويتحسس رأسه ليجده حليقا فأدرك أنها حقيقة ثم أغلق باب النفق من جديد وأسرع إلى الخارج فوجد الظلام يسود السماء ثم عبر السور العالي الذي يحيط بذلك البيت المهجور وما إن عبره حتى سمع آذان الفجر يهز كفة أرجاء بلدته البهو فريك فابتسم وبدأ يكرر الأذان كلما سمع كلماته وأسرع بين شوارعها الخالية وكلما رأى أحد الأشخاص يمر حاول أن يختبئ حتى لا يراه بهذا الزي حتى اقترب من بيته وما إن وصل إليه ودق الباب بقوة حتى وجده مفتوحا قليلا فأدرك أن جده قد فتحه كعادته مع حلول الفجر ثم دلف إليه فوجد جده يصلي الفجر جالسا ويعلو صوته بآيات من القرآن فجلس خلفه في انتظاره وتساقط دموعه حين سمع دعائه. بأن يعود إليه سالما حتى انتهى والتفت فوجد خالد خلفه فتصارعت أنفاسه وكأنه لا يصدق نفسه واحتضنه بقوة ودمعت عيناه خالد أما خالد فقد بكى كثيرا حين احتضنه جده وكأنه لا يصدق نفسه وظل يحتضنه ويمسح رأسه بكتفه ويبتسم بينما يرتشف دموعه كنت بقولك يا عبد قلت لك ثم سقط وكانه قد أخشى عليه ظل خالد نائما وبدا عليه أنه لم ينم لأيام طويلة وبجواره جده يجلس لينظر إليه وقد بدل له ملابسه ولم يرد أن يفتح ذلك الكتاب الذي أحضره معه خالد إلا بعدما يخبره خالد بما حدث له اولا وقد مر يوم كامل دون أن يستيقظ خالد حتى نهض فوجد جده بجواره ومعه صديقه العجوز مجنون السداب الذي كان أول من يخبره عن حقيقة سرداب فوريك وما إن رآه قد فتح عينيه حتى صاح خالد صحي فابتسم خالد لابد أنكم قد أصابكم القلق فاندهش الرجل مما سمعه فضحك خالد عارف إن لهجتي أوقات بتتغير بس قريب قوي هستعيد لهجتي البحو فريك. فقاطعه جده يلا يا خالد احكينا اللي حصل لك ثم تدخل الرجل أنت نزلت السرداب فعلا فابتسم خالد من أين تريدون أن أبدأ قصتي؟ ثم بدأ خالد يحكي عما حدث له منذ نزوله ذلك النفق أسفل البيت المهجور بالقرية وما حدث له به ونزوله إلى سرداب فوريك الحقيقي وتلك الصورة به وما به من هياكل عظمية ثم خروجه إلى عرض زيكولا، وظل يحكي لهما وهم يستمعان إلى كل كلمة يقولها يحدثهما عن قوة تلك المدينة وعن أهلها وعن طقسها الذي يبدو ثابتا مع تغير الفصول العام وعن عمله هناك وعن يوم زيكولا وعن يام وأسيل وعن رحلته خلف ذلك الكتاب الذي يوجد بين أيديهم ولكنه اثر أن لا يخبر جده بأن أباه قد قتل كي يرثه ابنه بل إنه لم يذكر سيرة أبيه أو أخيه على الإطلاق واثر أن يحتفظ بذلك السر خشية أن يسبب مزيدا من الحزن لجده وظل يحكي ويحكي وتمر الدقائق وتتبعها الساعات ولم يتركاه دون أن يسأله عن تفاصيل كل جملة يقولها حتى انتهى فنظر إلى جده وصاحبه أريد أن يظل حديثنا هذا سر بيننا فاندهش صديق جده وليه من ألشل الناس كلها انت بطل فاجابه خالد لن يصدقك أحد لن يقول بطل سيقولون مجنون فقاطاه الرجل مجددا الكتاب أحسن دليل فابتسم خالد سيقولون أنك احضرت ذلك الكتاب من مكان آخر أريد فقط أن يظل هذا السر بيننا اريدكما أن تعيداني بذلك فابتسم جده حاضر وابتسم الرجل وأنا كمان بوايدك ثم ضحك جده أكيد منا هتفرح لما تعرف أنك رجعت. دي على طول كانت بتسأل عليك وعمرها ما سابتني لوحدي. فسأله خالد هي ما وزيتش؟ فابتسم جده لا ثم اكمل منى بتدي لابوها دروس من جديد زي اللي بترد له كل اللي عمله فيك كل ما يتقدم لها عريس ترفض وتبوظ الجوازة لاي سبب وحلفت قدام الناس إنها مش هتتجوز فابتسم خالد أكيد طلع مجنونه لابوها فابتسم جده هي مش هتتجوز الا انت يا خالد فابتسم خالد لكني لا أريد الزواج الآن حتى فوجئوا بمنى تدخل إليهم فجأة ونظرت إلى خالد في سعادة خالد أنا عرفت أنك رجعت فابتسم خالد نعم فأكملت أنا مبسوطه أوي أنك رجعت يا خالد فابتسم شكرا يا منى أشكرك لأنك كنت بجوار جدي تلك الفترة فضحكت منى أنت بتتكلم كده ليه هو صفر أثر على كلامك ولا ايه فضحك خالد نعم ثم نهض جده وصاحبه وتركاهما فابتسمت منى انا حلفت لابويا اني مش هتجوز اللي انت وان ما مش هتجوز طول عمري واللي يعمله يعمله فصمت خالد دون أن يرد فتابعت خالد أنا مش شايفاك فرحان بكلامي ليه انت حبيت حد تاني وانت مسافر فابتسم خالد منى انا رجعت من السفر زي منى اعتبريني هبدا من جديد فابتسمت خلاص وانا موافقه نبدا سوا فنظر إليها خالد في هدوء ارجوك يا منى محتاج شويه وقت علشان ارتب اموري فظهر حزن على وجه منى وهمت للمغادره حاضر يا خالد ثم غادرت كان خالد يعلم أن منى تحبه ولكنه أراد ان لا يتسرع في حديثه معها ورد أن يتحقق من مشاعره تجاهها وخاصه انه لم يفق بعد مما حدث له بزيكولا وبعده عن اسيل وعزم على أن يجد عملا يحقق له ذاته وظل يبحث عن عمل ملائم لدراسته وذهب إلى أماكن كثيرة يبحث عن عمله دون أن يصيبه تعب أو ملل ويبتسم حين تضيق الدنيا أمامه ويحدث نفسه دائما لابد أن هنالك أمل ماذا بعد نجاتي من الموت قبل لحظات يبحث نهارا ويعود إلى شرفة بيته ليلا ليتأمل سماء بلدته بحثا عن ذلك النجم اسيل أسيل حتى يغلبه النعاس فيظل نائما لتشرق شمس اليوم الذي يريه واستمر في بحثه لمدة أيام وأيام وامتدت لأسابيع حتى وجد عملا بإحدى فروع شركة كبرى بمدينة المنصورة ومرت شهور وهو يعمل ويشعر بذاته في ذلك العمل وكلما واجهته مشكلة قبلها بابتسامة يحسده عليها زملائه وتزداد بسمته حين يعود إلى بيته فيجد جده يقرأ مجددا بكتاب سرداب فوريك الذي لم يتركه إلا بعض لحظات قليلة منذ عودته ويطلب منه أن يخبره بالمزيد مما حدث له بيزيكولا فيحكي له الكثير والكثير ويسأله بعد انتهائه ألا أن يخبر أحدا بذلك حتى جاء في يوم وعاد إلى جده مبتسما يلا يا عبد أنت مش عاوز حفيدك يجوز فنظر إليه جده فتابع خالد إحنا هنروح للمرة الأخيرة نخطب منا. والله أبوها وافئ هتجوزها لو ما وفيتش هتجوزها برضه فابتسم جده واتجه معه إلى بيت والد مونة واندهش خالد حين وجد والد مونة قد تغير تمام التغير وقابلهما بكل حفاوة وتقدير وما انتحدث جد خالد بأنه يريد أن يطلب يد مونة لخالد حتى نطق والدها بكل ترحيب يلا نقر الفتحة فابتسم خالد وابتسمت مونة التي كانت تقف أمام باب الحجرة وعلت الزغاريد ببيتها ونهض خالد ليحتضن والدها ثم احتضن جده وقد حددوا موعدا قريبا لإقامة عرسهما مرت أيام كثيرة ومرت أسابيع وتبعتها بضعة شهور وخالد يعمل بقوة كي يستعد ليوم عرسه حتى جاء ذلك اليوم الرابع عشر من سبتمبر وقد علقت الأنوار أمام بيته واجتمع الكثير من الأهالي ليهنئوه ويهنئوا جده بهذا العرس وقد حل الليل وبدأ حفل الزفاف وكم كان حفلا رائعا يتراقص به من يعرفون خالد ومنى ومن لا يعرفونهما وخالد ينظر إلى الجميع وتتشابك ذراعه بذراع منا التي ظلت تهمس إليه طوال الاحتفال دون أن يسمع أي شيء لكنه كان يهز رأسه مبتسما دون أن يدرك عما تتحدث حتى انتهى الاحتفال ودلفا إلى شقتهما وامتلأ وجه منى بالخجل بعدما دلفا إلى حجرة نومهما فضحك خالد ثم ضحكت منى ونظرت إليه خالد بايد لنا هنبتد المشاكل من دلوقتي خالد الشاء حر من عوز تكييف فضحك خالد ولم ينطق ثم اتجه نحو شرفة الغرفة وفتحها كي أندفع الهواء إليها حتى نظر إلى السماء فدق قلبه بقوة حين وجد ذلك النجم اللامع وحيدا مميزا بها وهمس إلى نفسه في ذهول أسيل فأكملت منى وهي تجلس بفستان سفافها على سرير الغرفة خالد أنا نفسي نقضي شهر العسل في أي مكان فابتسم خالد بعدما سمع كلماتها ثم نظر إلى نجم مجددا وقد أطال نظره تلك المرة كثيرا وكأنه يفكر ثم نظر إليها أنا كمان كنت بفكر اننا نقضي شهر العسل في مكان مختلف تماما ثم أكمل مبتسما إي رأيك في مكان التعامل فيه مش بالفلوس فاندهشت منى وسألته أمال بإيه فضحك خالد كثيرا ثم اقترب منها وحمس إليها أتعرفي لما نروح هناك